وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بصبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون حفش شهاب جبس. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العبيد الحكيم وألق عصاك فلما رأاها تهتز فأنها جان ولا مدبرا ولم يعكب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 إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان آقبة المفسدين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 وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا على وادي النمل قالت نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم باحكا من قولها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 فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين عبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال طا حسين تلك آيات القرآن وكتاب موبين مثل الحروف هذه بيعددها قال هذه آيات الكتاب يعني هذه آيات القرآن يعني أبنية آيات القرآن أو حروف آيات القرآن آيات القرآن وآيات كتاب مبين كتاب معطف على القرآن هذه, يعني هذه مكونات القرآن ومكونات كتاب مبين قالوا قال كتاب مبين أرض به القرآن ونكره قالوا لأجل التفخن من نستعمل التنكر للتفخن هم يقول كتاب كتاب بعد مرة نقول كذا إذا نسي يعني كتاب عظيم ولا نحن؟ هو العقدار يعني هو مثل ال... يعني عطف الجوش أشياء على نفسها أحيانا لقل الصفات تعطف الصفات على يعني يجي بوصف ثاني وله نفس الشيء نعم ان توصف اذا بجي ذات وحده قال هدى وبشرى للمؤمنين هذه الآيات آية الكتاب قال هدى وما بشرى للمؤمنين هدايا للمؤمنين وبشرى لهم هدايا لهم الى طريق الحق والطريق الذي يجب ان يسلكه هذا في آية القرآن وبشرى للمؤمنين يبشرهم بايش بالجنه وبالنعيم الدائب قال المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذه بيقيم الصلاة بيقيم الصلاة يعني بيأتوا بها لأن الإقامة قلنا ما, ما بيقولوا يصلوا الذين يصلوا يقيمون الصلاة يعني بيجيبوا الصلاه مستقيمة كاملة كاملة في الشروط وبعضهم عبد يفسر يقول الله احتمال أنهم يقيم الصلاة يعني بيحيى الصلاة بيقولوا قامت السوق ولا قامت البلاد يعني حيت وانت حجر نعم بيحيىها وذلك قالوا بالمحافظه عليها وفي أوقاتها ويقولها أذهر يعني ايش بيحيى الصلاة في أوقاتها، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا قد الذي فداء وشرى ومن هؤلاء، الذي بيديم ويؤتون الزكاة، كان الصلاة جعلها ممثل للعبادات العبادات البدنية، ويؤتون الزكاة مثل العبادات الأشياء المالية، وهم بالآخرة هم يوجنون، وهم يعني هؤلاء الذين بديمون الصلاة وقتن الزكاة قالهم بالآخرة هم قالهم يؤمنون يعني هم هذ هؤلاء الذين يؤمنون بالآخرة الذين إيش بديمون الصلاة وقتن الزكاة بديمون الصلاة قوي ما هو قال هذولا هذين مؤمنين بإيش موقنين بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيننا لهم أعمالهم فهم يعمهون قال الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني احتمال يعني تحتمل معاني اما معنى هذه بينكروها إنكار. انكار يعني انكار حتى بالاثنتين كان هذولا في الواقع زي قال زي لهم نراهم اعمالهم يعني ان الله بيتركهم وينعم عليهم ولا يعجلهم لهم بالعقوبه لما تقولون على الحق وان اعمالهم جابره هذا إذا ما تزين الله لهم هو تم بالمال وطول الأجل يعني وأنه وعدم تأجيل العقوبة فهم بيسقدوا لأجل هذا الأمر أنه إيش يعني بيرتاحوا لأعمالهم يعتبروا إنهم قدوا رضا يعني بعضهم بيه يعتقد إن قدوا من الله ولن يقدم على طريقة مستقيم لكن هو السبب قال إيش السبب عدم إيمانهم بالآخرة هذا إحمال ومعنى آخر إنها دي ما دي ما جوبة اهتمام بالآخرة ما يهتم بالآخرة حتى بالنسبة لل... لو كان مصدق مصدق بالآخرة مثل ما ما بيصدق المسلمين لكن ما بيهتم اللي مصدق بالآخرة ولا بيهتم ما بيجي بالصلاة ولا بيجي الزكاة ولا بيقصر في الواقع هذا بعضهم يذاق بيستمر على هذا بيحدث لهم هذا التقصير بالصلاة ولا في غيرها ويجي في يعني بيبي واضطراب في النفس ويحس انه مقصر وما يرتاح عمره لكن بعضهم اذا زاد فيها استمرها كذا ما عليه باله بيقعدوا عادي, عادي ومرتاح وطبيعي الطبيعي الامور انه يترك الصلاه الحمد لله ويستمر في هذا يعني في ترك الصلاه والله بالمعاصيه يظن بالله انه ليه لكن هو جوه ما بيجوا بالتصديق بل بالقلق لا تكذب هذا اللي ثاني والله ذي بيجيكرم هذير تكبر المحرم هذ ما ان شاء الله تعالى ما ما كان ما <تصفيق> لا ما بلهن بيعتبروا يعني بيعني بي بدهم يرتاحن العمل، بيقولوا كذا ولا زاهر ما التابعون بيصلح حد به إنه يقول قدر الله راضي عنا ولا ما ملنعم علينا. لا, لا. الخلاصة إن الإنسان حين يعني يخرج عن الطريق ويستمر فيها، بيجي يلهق ناعه ويرتاح عمله عاد. ولا ما عاد وهذا مشكلة يعني بينبهنا الله إنه في خطأ. إنك في خطر كبير. لا يعني تقول لو أجي بعضهم يقولنا دي صار صل... دي خالف في مسائل ولا في أمور. ورجع يتعود ويستمر على هذا ما يد أمر دي أمر طبيعي. فهذا معناه والله ما يعجل له بالعقوبة. فقال في هذا لا قال في يعني في الخطر أنتبه واحد. لا يقدر واحد إذا ما جال حقوبه ولا جاء الشيء منه إنه في الطريق المستقيم. بعسبر إنه هو خطر لأنه مرد ولا داد في الطغيان ولا ما في بيبال. ان الذين اشل يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون زينا لهم اعمالهم اذا معنى قالوا ما متعناهم يعني ما تجنين الاعمال السيئه ما بحول من الله اوكي الاعمال زين انه زينا زي لهم اعمالهم السيئه لكن حين تركهم الله وامد وانعم عليهم بالمال والكذا واعطالهم يعني ما عجل لهم العقوبه اعطال في اعمارهم ارتاحوا لاعمالهم عند الدنيا على الامور ثابته هذا تزيين هذه يقولون باب التخليح حين يخليهم ليه يزيزون جان الله مع الزاكة بالطبيع حين هذي فعله فعله تطويل العمر وفعله تفنكينهم حين الله هذي أعطاهم لا وأت... لا إلا, أعطاها. أعطاها. أعطاها. إلا الأعمال القبيحة لكن قلنا قال لك زين الله الله زينهم أعمالهم بمعنى أن الله أمهلهم وأعطاهم حتى ارتاحوا الأعمال هما يعني ما بهم حقيقه ما حقيقي يعني عبر عن تمتعهم بالمال وطول العمر عبر عنه بالتزين يعني كانه كانه حين يخليهم ولا يعاقبهم وزيدينهم عليهم يعني كانه عالم <تصفيق> تدين أعمالهم الراجب أعمالهم الواجب والمندوب والمطلوب أعمالهم دي بس أولي ما ظهر اللي زي دي بيعملوها ما لا معنى اشتسال المؤمنين التي يجب أن يفعلوها لكن ما ما يفا الله زين أعمارهم إذا ما والله لا يمكن زين المعاصي فكيف نزين المعاصي يعني تركهم بل يعني بالغ فيه أكرمهم وأمهلهم حتى أج حتى أنهم فر يعني رضوا عن أفعالهم عن حالتهم وعن ماهم عليه. بسبب التخلف. هل هم يعني في سببية؟ يعني نتيجة سبب. إيه يعني إذا الحين تركن الله يلعن الله عليهم. ويتركهم من العقوبة أدى أنهم بيأتيهم ما أعجل يرجعوا للحق فهم يعمهم يعمهم يعني يأتيهم على الحق لأن تدين لهم قبرهم لكن تديننا لهم أعمالهم التي يرتكبوا ويمارسوها قلنا لكم لأن الله ما أعجل لهم بالعقوبة وبعض عليهم يعني كاننا راضي عليهم يعني أنهم بيرون تديننا عمالهم هذا معنى السجين <تصفيق> ايوه قالت الحين حينت حينت مثلا كم عقوة وتهب له زلط و... وتهب له ضرب وهو بيفعل الأشياء ولا تقول له شيء يعني ما يترح تخلطه ولا تضربه ولا تتجينه وهو يفعل أشياء يعني ايش يفعل أخطاء يمارس معافي قال لهم أنا بتشجعه ما بيقول لك بشجع المعافيه واضح لأن الناس بيقولوا بشجع المعافيه ما يشترنا بيشجعه من صد لكن أفعاله هذا هذا فيش تعملوا الناس في اللغة نحن بقليدي نظر <تعني جيب> نعم آه قال إذن وقال لا أولئك الذين لهم إذن هؤلاء الذين لهم إننا بالآخرة ولكن كنا رقم اي أي إنسان قد يصل إلىه عن الله قد يصل إلى حاله ما أد ما يؤ في تأنيب ولا تعني الضمير ولا عفه وإن يرتاح عمله عادي طبيعي يعني مرة أنا ركبت معه أحد في وقال جاء فاتح المغاني يعني فاتح الرادو بيغني قلت و جاء وطاته قال أنا في المدرسة ما عبدت لحم عادي قدو عندنا عادي ما عبدت لحم لأن كان كان هاي حاجة عندهم يعني ما هي مستنجرة يا رب هذا مشكلة حين يود الواحد ما عبد بالي, بالي بالمعصية بدو عندها طبيعي بدو يودي نتيجة إن كذا ابتعد عن الله وإيش وإلى حد يعني حصل ان غضب من الله وإماه من الله لأن الله إذا يدا ما يجبها غضب عدد بهذا الإنسان عقوبه الله ترجع فذي خلت تشبر الله الدنيا ولا يتأثر ولا يتمحق عليه شيء يعني إنه ما عاد نفع في الشيء فخلها الله كذا فقال أولئك الذين, قال أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في هم الأخذرون هؤلاء لا يعتقدون أن تباي خرقي ربي يهملهم ولا عده معاقبهم بل لهم سوء العذاب وفي الآخرة هم الأخذرون قال هم الأخذرون ما قالوا مخاطرين قال كانوا زادوا على الناس في الخسران زادوا على الناس في الخسران لا زادوا في زيادة عندما كانوا في أم من امه محمد معهم فرصة بأن يكونوا من أعظم الأمم وأن يكونوا شهداء على الناس فاتم هذا الفرصة وإلى إضافة إلى يعني فاتم هذا الشرف الكبير وهذا المجد الكبير وهذا المجد العالي فهم أخطر من غيره، يعني لأن لو تبعوا محمد، لكانوا من أفضل الناس، يعني لكانوا كانوا على سائر الأمم، فلما إذا فاتتهم هذه الفرصة ماش، ما مع العقوبة اللي بقى في على معاصي ما هي هذا إذا زيادة في الخسران على بعض الأمم؟ لا يعني من بعضها على لا أخسر من أخسر خسرانا من الأمم الماضية، إيه خسر خسران من الأمم الماضية, الماضية لأن فاتهم. مع العذابة ذي قبا يرهم وعنهم فاتفة وتمجلنا حجال أدفاتهم شرف كبير وأجر عظيم وإنك لتلقى القرآن من الذي الحكيم علم بأكد الله أن الرسول يلقى القرآن أن القرآن ينزل عليه من حكيم عليم ما هو ما بالله تهيئات أو من شياطين أو نحو ذلك بأكد إذ قال موسى لأهله نحن كأنه يقول حين قال موسى لأهله يعني بيبدأ لنا في ذكر قصة موسى فيها أيضا تدين لأن هذا كلام من عند الله إذ ما يذكر القصص بحقائق يعني بحيث أنه ما يتروا يعارضوها ويظهر لهم صدق هذا كلام فيظهر لهم من هذا الكلام إذن ما هو من تهيئات أو خرافات أو أصابر الأولين بيصبر هنا أنه حكيم عليم إذ بيصبر حكيم يعني ما يحط تصرفاته ولا ينزل الوحي الله في مكانه ولا عند ال... في كل تصرفاته عليم بكل شيء ومجارب الأخبار الماضية حين قال كذا إذ قال موسى لأهله إني انست نارا وانتقل إلى قصر موسى حين قال الموسى حين ذهب موسى طبعا عندما عاد موسى من مدين إلى مصر واثناء العودة لقي رأى نار قال المثل الاهلي اني انستناره نارا في أنست يعني رايت اذا انثى بمعنى رأى اظهر بعينه ما بل ربما انثى كانه راى شيء له يعني في عين يعني, يعني, يعني, يعني, يعني, يعني كانه رؤيه مشجه انست قال قال الاهل اني انستناره قال أنا ابن هران نار فاتيكم من هباء اذهب الى النار يدلونا خبر منها يعني يدلونا على الطريق لأنه بيصير الأطباح في الليل وكأنه تو في ايش كأن يعني ظل الطريق او نحو ذلك فقال قبا يروح يجيهم خبر سآتيكم منها بخبر او آتيكم بشهاب قبس ولا اجلنا لنا شيء من يعني نار منها نستضيفها و من او آتيكم شهاب قبس لعلكم تستنوا شهاب يعني فعله اقتبسها من هذه النار لعلكم تستلون لعلكم يعني تقعوا تسجلتوا حولها تحصلوا على الدهر تسطلوا يعني هدان يرهب كان الوقت وقت فيه برد فلما جاءها قال هكذا وراح يقولوا النار وخلى أهله فلما جاءها يوضيها طبعا عندما يراه يروح النار بيقول هناك بشر وقلت باهر بشر قلت باهره يسألهم ما من الطريق وقول لا عجل هي إلى ايه هي إلى شيء من النار هذه الدفاة فلما جاءها لما جاء إلى النار نوديا النداء والنداء يعني صوت مرتفع فتعالي حالي ما هو ما قالوا كلمها الله قال نوديا النداء عادة إلى الصوت المرتفع نوديا تنقل الصوت أنبورك من في النار ومن حولها قال يعني بوريكة ربما قالوا أن هناك الملائكة ذيبوا يبدأ النار ذيبوا النار ومن حولها يعني ومن حول هذه النار وهو إيش؟ ما عليه السلام وسبحان الله رب العالمين إيه لكن وسبحان الله قال أم بوريكة يعني بعاب البركة وبيخبرنا أن هناك بركة زيادة يعني بركة يعني زيادة في الخير واستمرار للخير من كان من في النار؟ وبما هم الملائكة ومن حولها موسى ان في خير يعني أخبرها الله إن في خير يعني بيزيد من هذا الخير بيزيد فيه. يعني في ما ما جلنا خبر يدلنا على الطريق ولا من قبلها. رأ النار قال قبرها. نحن ذي النار هذه نار وهم فيها مالبلاقي يعني مالبلاقي بها. قال قال ماذا يبوريك من في النار ومن حولها هنا نوديا ام Anal يعني بيقول لك وش النداء بيقولوا بيقول هنا مفسرة يعني سمع كلام بيقول بوريك من في النار ومن حولها هذا معنى نوديا يعني قيل له في النداء بوريك من في النار ومن حولها ام بوريك من بوري كمن في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم يعني حين يسمع هذا الصوت فيستغرب وربما يقول الله انا مشو صوت ده دي صوت واحد قد يكون واحد صوته قد صوت قد يكون صوت, صوت يعني ما شو بينما تخيل انت الموضوع سمعت الصوت فتقول ما تتهاول ولا صوت مدري ايش ولا, واحد عليك. ولا الله, فهنا قال الله الله يا موسى إنه أنا الله إنه يعني هذا الصوت... صاحب الصوت إنه انا الله يعني بيخبر موسى يا موسى إنه يعني إن إن هذا هذا صاحب الصوت هذا الذي يتكلم إنه أنا الله العزيز والحكيم يعني نذيبنا كلمة أيضا مع هذا كلام ربما ما جيه واحد يقول أبعد بس بيقول أن الله ما جه آدم يقول هذا إنه أنا الله لكن الله أراد أن يبين له ثبت له قال وأرجع سات طبعا اشتي الله يذيل له معجزه انه هو يعني لانه ما بلا صوت صوته هنا ولا برملك في بين الاجذبي لان هذا الصوت من عند الله منها بلا معيله طبعا هنا الله ما على في باجي ما جعل القلب الاثا عتا فيده باقي له يعني حار من ما الراس هي يثقلب فعبان ويبيده فقال له ارجع عندي عفا يعني كأنه الحفاظ على لاي لا على شعوره على لا يغرقوا قال ان ارج هو القى عصاك يا قالش وألقى عصاك القى فالقاها طبعا فلما راها تحتد له كانها جان يعني يقدم الثعبان الصغير قالوا الجان هو من الثعبان الصغير وبعضهم قال جان ثعبان الابيض جان جان قال لهم هو شنو نوع من الثعابين قال هاي شيء جن جان النار قال ثعبان صغير او كذا لأنه ليش بيسموا جان لأنه الصليب يعني بيتن عن الناس يجمع على الناس لأن كان في جنة يعني غطى تبقى. نعم حجو صغير اي هذا بس انا صغير يعني راح وهو غربه ما هو بنفسه كان ما بنفسه ما بالله بي. هو هو بيراه بهذا ربما ما كتأكد ما قت ما حرام لا بيأكل ناجان. هذا قال وقال قالت فلما رأها تهتز كأنها جان. هن راهن تقول إن هذا بثلاث سبعين ألف. ولا مدبرا هرب ولا مدبرا هرب هريبه ولم يعجب ولا عد ولا عد هذار وراء. ن نخاف. يا موسى لا تخبر. رجع يا موسى لا تخبر. إني لا يخاف. لا تخاف اني لا اخاف لدي المرسلون يعني انت اصبحت من المرسلين ولا, ولا بخاف المرسلين من لا تخاف يعني لأن له لا من هذا الشيء اني لا إني لا اخاف لدي المرسلين ما بيخافوا عندي المرسلين وانت من المرسلين يعني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 وهو طبعا دارب الله دارب بالله دارب الرسل وداربا لكن ان كانه رسول هو ما جاء وداني الله في هذا حين حصل له هذا الموقف قال الله يا لا تخف ان لا يخاف لدي المرسلون هنا قالوا ايه قال ربما يفهموا بعضهم ما المرسل يعني من رسل ما بيخاف نهائي هم قالوا لما خاف يقول مخالفه لا ما بيخافوا هندي يعني من نسبه لأي موقف إيه أي موقف أسويه ما مخابين في من غير موقف ما بيخافون مثلا قبل لما جاوا لسوي موقف ولا حدث شيء خرج الطبيعة ما بيخافون لكن ما دي محق والله يحذف من نزاله والله ما هو في ذلك فاذا استدرك بعدها قال إيه إلا منظر يعني لا يكد إن ما بيخاف المرسلين هائيا إلا عم بيخاف ربي والمؤمن بيخاف يعني لأن بيه في خاف من الله إيه بيخافوا بيخليه من الحرج واللاجئ يصير ولا يلحق ولا يخرج مني هم ولا خافوا مني لا خافوا مني ولا لا خافوا إيه ما بيخافوا عندي أول ما بيخافوا عندي من أي شيء قال الذي يظلم ما بيخاش. بيخاف في خاف عندي يعني إيه هو خاف مني قال إلا كان استدرع قالوا هنا إلا ما هي استدرع قال لا معنا لاكن لكنه إلا يخاف لدينا المرسلس إلا من ظلم ثم بدل بعد سوء قال قال لكن من ظلم ما هو بخاف لكن قال لكن من ظلم أذيق الظلم يعني ربما قالوا إنه خائف إنه خاف منذكر إنه تتحقل منه الجناية وهي قتلة إيه؟ القبطي إيه؟ قالوا وقت لا, قال لا يظلم لا. لكن من ظلم يعني الله من ظلم لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فأني غفور الرحيم، فأنا بغفر له وماعد عليه شيء <تصفيق> يعني صح أنه بغفر لكن إذا قد خلاص رجع فأني إيش غفور الرحيم؟ هذا بيعتبره من المرسلين يعني إلا إذا قد فعل شيء وفي عالم بيحمله على ناصره إلا إذا كان الرسول قد فعل مخالفة صغيره فالرسل إذا خالفوا في أشياء صغيرة بيخافوا ويرجعوا منها والله قال لي بيطب منهم لا حد علام فاني غفور الرحيم يخاف لكن لا محكا أنه قال إلا إذا عصى واحد بيخاف لكن إبن الشداء قالت إذا قد عصى مش مجي تحليل في عين يغفر اشتيت إبنه در حينه هو قد عصى فلو قال إشتيت نبهنا الله إما أنه ما أذيه يعصي أذيه فعلى فغيرة فإنه بيخاف فلا يقدر در ها إذا أنا جد فعصت فغيرة وخلص فدأ خاف يعني إن يعني ربما يحصل لي عقوبة قال لكن إبنه خاف فإذا شاب خلص أنا أفرق الله أنا تمام والله ربما يدر إلى أخي اللي... الذي يفعله الصغيرة هو ويسأل ويشوب ويرجع ولا ونا بنعافي هو شيء فإني أغفر ما هو يعني بغفر لهو... أت... عن... مل... الله اللي... اللي... هو أستجاود عنه من إذن إلا من الصغيرة ثم هو قال بيخاف ويشوب ونا بنعافي وإني... فإني غفر الله ما بغفر الله وسامع ثم لا هو لجل لا يخاف لأن ماله لا يكون في خوف. حين هرب هرب لا أنا غفور رحيم. ثم بتجرى ثم بتجرى ثم بتجرى. لا بعد ما أطركت بي كلها رجع. قال يا مسألة خف إني لا يخاف لدي المرسل. ما حد يخاف لدي. ما بل هذا حينه بمسألة مثل مثل قالوا قالون نكعه حين قال إني لا يخاف لدي المرسل. قالوا يعني بعضهم إذا المرسلين ما ب ما بيحصل منهم اي شيء أي صغير. ما بيحصل منهم ما بيخافوا لأن ما بيحصل منهم كثيف لا بيفعلوا اي معصية لا كبيرة ولا صغيرة قالوا لما صغيرة قد تحصل منهم فاستدرك الله زي ذي قال ما صغيرة قد تحصل منهم قال الا من ظلم ثم بدلا حسن ما هو بيخاف لكن بيحصل أحب أحب أحب أحب أحب. يعني قالنا قال لكن من ظلم ثم بدلا فانا فأنا أيه أغفر له. نظلم، مش ما صغيرة خاصة من الأنبياء يعني. إن... إن... ما صغيرة من الأنبياء قد يعتبر ظلم. يعني المفروض من المريسي ما بيخافون. منين هذا؟ اللي قالوا قالوا إن فيها في حين الحين إني لا خاف لدي المرسل إن معفومي ما خطأ بي ما, ما بيبلون من ربي مرة. لمن ما بيفعلوا أي خطأ لا صغير ولا كبير. وغلب لوم الناس من الخوف على الخوف نفسه. سهل نه نا... نا... خوف سواء مضطر لا منه ولا مضطر. ها هم هم ما يخافون هذا. قالوا لما. خاف من الله لكن ايش دراك ايه لكن قال إلا في حاله ما بيخسر خاف من الله اللي خافوا المرسلون الى ما خاط الى يوم فعلوا ارتكبوا المعاصي الصغيرة بيخسر خاف فيها إلا لكن من ايه استحقوا صغيره ما خصوصا نجي من النبي قال إلا من ظلم ثم بدل عنهم بعد سوء فان غفور الرحيم إذن هذه الايه واراه وادخل يدك في جيبك قال وادخل يدك في جرفته الجيب قال هو عندك ادخل يدك في جيبك تدخل بيضاء من هنا قال وادخل يدك في جيبك تخرج بيضه قال في جيبك تخرج من غير سر بياض الرجل ما هو بياض مثل بياض مريح. بياض جمال. في يعني في الجمال بيرفع ربما من السمرة. لكن قال في يده خرج في بياض طبيعي. بياض في نور يعني بياض عجيب. في يده زيادة على بياض ما ولا ربما أشوف فيه شيء من السماء. <تصفيق> الظاهر نقول جايبات. قال واتخيلك في جيبك تخرج بيضاء من غير رسول. هذا لا يخرج من الوضع هذا الكلام المراد به يعني أراد الله أن يثبت لموسى أنه رسول. لإن مبله بسماع صوت. قلنا لكم. أنت جيت سماعات باسبر يلعب فالله يعني هي مجادات دحين تبين له يعني جبريل, بفل... لم... جبريل, جبريل. هي جبريل من البصل لما جبريل لما هو قد ومن على ورجع عند الناس فيها بجبريل له ما في ما <تصفيق> حيني راه عزنا ملايسا بأجيب ما عدتها بأجيب ما يقفل لا قالوا أدخل يدك في جيبك تخرج بيباء من غير سوء في تسع آيات الالاف العام قالوا الحين ألقي عصاك وأدخل يدك في جيبك هذا لم يجبك قال لك في تسع آيات هذا كأنه قال يعني يعني ألقي عصاك وأدخل يدك في تسع آيات يعني هذا تفعل هذا الإعلام في تسع آيات حالكونا من ضمن تس آيات افعل هذا أفعل هذا من حالكونا من ضمن تس يعني هذه ما إلا سنتين ما يبقى سبعة عم أكتب آيات لهم أدلة آه. آه. في سعايات إله في العونة وضم يبقى يتبر ذلك عندك لكن الظاهر الكلام ما بشي قال بعضهم قال كذا مخشر يذهب ولكن يبقى يتبر ذي التقدير وذي ذي يظهر اذهب قال ألقي عصات وايش؟ ودخل يدك في جيبك في تتحاي يعني اذا هذا افعل هذا الفعل يعني هذا المجذى هو فعلنا هذا ال ال المجذى نقول الف عفى وايش؟ ودخل يدك في تفعى يعني من ضمن خلني قال هذا ضمن حالكونهم افعل هذا الشيئين حالكونهم في ايش في تتحاي يعني إيه يعني كأنه يقول افعل هذا يعني يحصل على هذه الاستنتاج من تسعة آيات يعني أجمعات أيضا سبع آيات أخرى غير في من في يعني في هذا الجذي البعض هو التبع قال في, في آيات إلى فرح وناظم آيات يبي قال أجمع آيات الجراد من الله صلّى عليهم الجراد وصلّى عليهم القمل وصلّى عليهم البقادة وصلّى عليهم الجفاف <تصفيق> ساعدة عن الكتب ما هو معده آياء لم يجل يؤمنوا وكتب عقوبة الله يكاثم عليكم ذا يعني هيا قال وادخل يدك في جبك تخرج بيضاهم غير سوء انفتح آيات الى في العون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم يعني في لهب الى في العون وقال لهم واخبرهم ودلم بالآيات فلما جاءتهم آياتنا مبصرة يعني جاءتهم الآيات يعني مجزاتنا مبصرة طبعا مبصرة هنا كأنها هذه بتبصر تراه قالوا هنا بلا مجاز أراد مبصرة يعني من شانها من حضرها أنه يبصر فسببت للابصار قالوا هذا مجاز من ما بتثنيه السبب يعني السبب في ابصارهم قالوا مبصره يعني كانها حتى ان العرب بيقولوا كذا قالوا اذا بك يعني بس اي بيفهمها ويطبع لهم. بيقولوا كلمه عينه وإذا بكلمة فتره ما بيستروا قالوا كلمة حورة كانهم جعلوا انها بترى ولا انها ما بترى يعبروا فإذا المبصرة يعني انها تخليهم يبصرها نعم والله شيء بتسميه السبب سناد إلى السبب سناد إلى السبب قالوا لما جاءتهم آياتنا قالوا هذا سحر مبين حين جاءتهم آياتنا واضحة يراها أي واحد يبصرها ويدريبها أي واحد ويعرفها قالوا ما بلا سحر واضح عبدالهم مبين وجحدوا بها أنكرواها مع أنهم قد عرفوها وقد واستيقنتها أنفسهم لكن يعني كانوا مجحدوها بأسنتهم لما أنفسهم قالوا قد فيقنوا عرفوها لأنها واضحة وجوا سيجنا تأذنهم ظل من وعذ وعلوا جاءوا ظل من ظل من لحديثه وظل من لاجه وعلوا على وتع يعني وتخبرا أن أي ينقادوا أيه غير له بكلام موسى وهم ظل من فانظر كيف كان حجبته المستنير جالس كيف جاء حجبته جاء جاء غرقهم الله وانثاو تماماً ايه سيجنا سايح جحدوا بها وقد استيقناها ننظر بيقولوا هذه مقدر أب التقدير القد ولا قد آتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضّرنا على كثير من عباده المؤمنين الله ولقد آتينا داوود وسليمان ابنه قال آتيناهما علما وهذا العلم نعمة كبيرة فلذا قال وقال الحمد لله قال كان ال ال قديمهم حين آتاهما العلم فقال أيضا وحين اتيناهم فقال الحمد لله يعني المفروض قالوا الطبيعي ليش ما اجيب الفعل ليش ما اتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا حين هب علم يعني لان السبب في نعطيهم العلم منهم يقول الحمد لله قالوا هلا ما في لنا المقصود فلقد اتينا داود وسليمان علما والعلم هذا اقتضى عده امور حين يعني رزقهم الله العلم والعلم يقتضي يعني هو نعمة كبيرة في التهديم إلى أشياء كثيرة، تهديم إلى كذا وكذا وإلى نشر الخير وإلى كذا وإلى الشكر. معطف قالوا آه. وقال أنا معطوف على محدث يعني إن أتيناهما علما أفادهما كثيرا أفادهما كذا وكذا وقال. أو ف كذا وكذا وقال حتى قالوا. леж عبر وقال عطف على محذوف قال يدل على منها أشياء كثيرة حتى كان أن للعلم فوائد كثيرة حتى ذا أن عطف على الفوائد الكثيرة الله قال معطوف على مسبب الحديث لا يعني أن العلم سبب يعني سبب الأشياء كثيرة أو نتج عن أشياء كثيرة منها قال الحمد لله في ذن العصبي في ذن ما هذا الله بعض فوائد ما بعض فوائد وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين هذا وقالوا يدل على أهمية العلم وأنها نعمة كبيرة فلذا كان أيش حمد الله عليها على هذا النعمة قال على كثير من عباده ولكن في نفس الوقت أيضاً عد مهما كان الإنسان عد يسبر هناك أعلم منه وافضل منه فقال على كثير لا، لا، على كثير من عباده المؤمنين يعني قد فضلنا على كثير من المؤمنين لا. تمام قد أبو إيمان لكن قد فضلنا على كثير من المؤمنين ما بلقروا أيضا حين يقول على كثير من يعني عبّه الناس ماذا فضل ما قال على كل المؤمنين؟ في يعني قالوا إفاده أن أن النزال لاكن استخر وأن ربما ما منه أه أفضل منه في أيضا قالوا أنه من أسلوب التوابع وورث سليمان وداودا قالوا ورث سليمان داود ورث الملك ورث العلم ورث النبوة وقال يا أيها الناس ما أرث الله الملك؟ لا، جاءت ورثه الملك ما كان بعد مع داود يعني داود يقضى ملك الملك, الملك كبير لا من هو جاء ملك بعده وقال سهل، يعني يعني ما ما ما ضروري ربما يعاد علم ابو هذا ما علم هذا يعني يعاد يار عبد من علم ابو ربما يعاد اخر من علم ابو وكان سليمان الذي سبقته ما ادري هذين الا لا ما زاتينهم ظاهر وعنده يحكمان في الحرف قال هي قال وورث سليمان وداود وقال يا أيها الناس الحين في سليمان قال يا أيها الناس الذين امنوا بالقبتي واوتينا من كل شيء يخبر لهم بنعم أنعم الله بها عليه وطبعا قصده أنه بيش... الشكر لله والأيش يذكر نعم الله عليه من ناحية الشكر لله ومن ناحية أخرى أن الناس يعني له امام الناس يظهر حجه أمام الناس وأيش وق... حتى أسلوب حتى الناس بما إيش في متابعته فقال يا أيها الناس قل لي من أمنك الطير كان بيعرف كلام الطيور يعني الطيور عندما تستخاطر في نطق الطيور حين يتسلم ست... بي... فيما بينها كان يسمع كلام الطيور ويفهم يسمع كلام الحيوانات يسمع ، كل, كل الحيوانات قال كان يسمع كلامها ويدلش بتقول فقال علمنا منطق الطير واؤتينا من كل شيء يعني اتاه الله نعم كثيرة عبر الله عن كثرة النعم فقال من كل شيء كان الجالة من كل شيء وهذا عبارة طبعا المراد هذا العيش التكفير لأنها كثير جدا. لأن بعض المرات بيقولوا ذلحين ما... تمام. معا... بيقولوا ما هذا الشيء؟ قال ما كلهم. والمراد أشياء كثيرة. وقال الحين قال إيش؟ فقال وأوثنى من كل شيء؟ لا, أقول لا ما هو المراد ما هو المراد الحج قول لي الحج يا هنا. وأوثنى من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين. هذا هو الفضل العظيم المبين الواضح. وحشر اللي جنوده من الجن والانس والطيار فامزعان. أنا الله عليه ومسكنه الله في المرف قال ما هو ممكن يجي ل من بعده قال حين طلب طلبه اسمه هن... طلب سليمان قال حشرة ل سليمان الجنوده جمع الجنود كلهم جنوده من البشر جنوده من الجن جنوده من الحيوانات جنوده من يعني ال... يعني ال على الأرض والحي والطيور حشرة ل سليمان الجنوده من الجن والإنس والطي كلهم الظاهر أصبح هنا بيقول أبى. ما ماذا خلاص ما هذا؟ بينجدين نقلين سيوة تايت. فهم يوزعون قالوا ما معناه فهم يوزعون إما حشر وجم عوف فهم يوزعون يمنعوهم وقفوهم لما يتك ما الكامر الباقين. أصل وزع معنا منع. بيقولوا وازع ذا بوزع على القلب يعني مانع معه. في إما جم معنا يوزعون يعني يمنع أولهم حتى يأتي آخرهم. ويجتمعوا حتى يكونوا في هيئة كبيرة غيرهم الناس والله بعضهم فسروا يوزعون يعني من, يعني من التوزع أنهم ينظمون ويرثبون الأول يوزعون يعني يمنع الأول يعني يوقف أولهم حتى يأتي آخرهم لما يتجمعوا جمع لأن وزعاء يأتي بمعنى منع. ونحن يقولوا وازع يقولوا وازع ديني يعني مانع والله يوزعون يعني بمعنى يوزعون ويرثبون من التوزع يعني قال ها وشروا جميعاً قال حتى إذا أتوا على واد النمل لا قال أيوة وشروا سمين الجنود من الجن الطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل لا ما قدم إيش قال وب يصلوا إلى أود النمل كبا على واد النمل قال فأنا أجد أنهم أود إن النمل منخفض حتى قال أتوا عليه ما قال أتوا إليه يعني كان كبا ينزله إيه كانوا في مكان مرتفع كبا عليه حتى اذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أي... يعني ما أقصد معناه أثوى يعني جارف وشارفه. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لا يحتمل لكم سليمان وجنوده ولا قالت واحدة من النمل. قالت كل الباقى ادخلوا يلا ربو ادخلوا مساكنكم من... باقي إذا هنا ذا سليمان وجنوده بيد يدوسونكم ولا هم عندي. ما هم نتفل. حتى كان فيها قالوا كان هاد يعني يعني فيهم فيهم رحمة وفيهم لطف ما من داعي لهم إلا إله يراهم. فيجيء عزوجك ملا إنك أقولك، ها قالت كلامت هذا سلام تسمعها، تسمعها تسمعها سليمان عليه السلام. قال جار حين قالت كذا، فتبس سماعه أكثر من قالت. لازم نسمعها؟ لا وين؟ أولًا جعتها مسافة بعيدة منها، قالوا بعض يمكن أكثر من ميل، أكثر من كيلو، نسمعها لأن هي يعني ما ما بنفس ما أسمعها صوت أصلاً. احنا بنقدر بيسمع طبعا بيسمع لا لا لكن قالوا حتى إنها يعني الله الله القدره حتى بيسمع الاصوات الخفيه الضعيفه هذه ما بيسمعها البشر <تصفيق> أنا ما على ولا ما بجرب. أولًا قال نبته، أولًا بجي على عيد سينو النبته. ما نبته <تصفيق> ما عم نبته تمام تمام. لكن قال بس بس ما بحكي من كولها. حين قاله. كلام كلام تمام. هو يعني كلام يعني. اسمع على الرواية ما يشي ما. هو قصة قال حين يجيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بس <مصريح. تصفيق> النبي <أفل. أحضر> <تصفيق> قالت لهم كذا بضيع من منهم قالت انتبهوا بدخلوا بيته كم سليمان ويتعسوه كم ولا هم يتكلمون إلا ظاهرين بيتكلموا فيما بينهم. بس بس من قولها. وقال ربي اوزعني قال إذا تبست باحثا أو تبست قالوا يعني كل هذه الكلام البسيطة. مظاهرك إن ت حتى تبين اثنانه. فتبسم ضاحكا من قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمةك التي أنعمت علي وعلى والدي. يعني عرف أنها يعني هذا نعمة إن يستطيعنا يدرك ويفهم كلام النبي. فقال ربي أوزعني يعني كأنه ألهني هذا الشيء أوزعني أن أشكر نعمة قال أن أشكر نعمةك التي أنعمت علي وعلى والدي. يا الله ألهني أن يكون أشكرك على النعم اللي بتنعم بها علي وعلى والدي. حتى في هذا قالوا إن يفهم واحد إن النعم على الوالد المفروض إنها إنها نعم على الولد نفسه ممكن يطلب إيش حاول يشكر الله عليها لا, لا ربما قالوا إن لا بلا قالوا إن كان فيم يعني كان فيم إيش قال إن كان فيهم رحمة جفا جفا ما من لا, ف... لا. لا هو المفروض إله إله بيت مكمل غيره يتجنّب وإن ما بلا بيت إذا كنت في طريق ما هو يعني لا يمع حضارك قال وأن اوزعني ان اشكر قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا يعني ألهمني أن أعمل صالحا أنت رضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <يروح>. <تصفيق> <لا جل. حص تصفيق> <مفضل> قال النعمه هذه انعمت على والدي علي وعلى والدي هذا انا اشكرك على وانا اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال برحمتك في عبادك الصالحين بعض بيقول في رحمتك يعني في الجنه بعضهم يقول بالرحمة أدخلني في عبادك الصالحين أيضاً في الجنة دخلني في عبادك الصالحين يعني في الجنة. يعني والنعم ذي اللي عمته على والديه. إلا قالوا لك، قلنا لك نفهم إن الأنعام على الوالدين هو والنعم على الوالد إنه إنه عم على هو ونعم عليك، لأنه فير هداك ما غيره هم هم يعني له يعني علاج كبيرة بهم. يقولوا يعني منبعه لك المنبعه للوالدين يعني الوالدين هاي رائعين ذاي حين أبير المفرور ذاي حين المفرور أن الإنسان يجي لبير أبو يكون يعني يكون اي يعني يحسن إلى من كان اي يحسن إلى أبو ايه قال خلا فلا قال لي مي... يعني الهمية هذه نشكر الله على النعم الذين عم تدفع وعلى النعم الذين عم تدفع على والدي الهمية على ذلك ما قال لي يعني مثلا مع فيها ولا الله ما حتى ينزل إليها لأن مطلوب مطلوب هذا شيء مطلوب نعيش نشكر الله عليه وتفجت الطيّرة قال فقال ما لي لا أرى الهذودة أم كان من الغائبين قال فجت الطير بي لما لاحظ مكان صامت هو مكان فقال ما, ما فقال ما لي لا ارى الهدهد ليش ما ظاهر معين لا ارى ام كان ابن الغائبين قال, قال بل هو غائب بل كان من الغائبين الطيره فقال ما لي لا ارى الهدهد الطير بيكمه كما صار بتقبل فاق كلها يتجمع بحيث انه يجيب دي ما يجيب اي شيء مش بس باعراء فتحة صغيرة بعضهم بيقول فيها يجمع مكان معين للطيور والجعره بيتفقد المكان كل واحد من مكان محدد راه مكان فاضي قالها عرف انه مكانه هوت قال ما لي لا ارى الهود فقال ما لي لا ارى الهود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 أول شيء كأنه يسأل لا هو استرع قال ليش ما بنرى ما قال ليش غائب ورجع كأنه إما رأى قال بل كان من الغائبين لأنه قال بعدها لا أعذب الناو يعني حتى على أنه غائب قال ها أعذبه كان بيكتلوا أنه لا أعذب الناو عذابي شديدا أو لا أذبح الناو أو لا يأتيني في سلطان أو يعني ضروري واحد وثلاثة أشياء إما أني أعذبه وإما أني أذكره أو يجيلي سبب فحجه واضحه للغياب السلطان اذا المراد بتسبان الحجه او لا يأتيني في ضروري اما يجي له واضحة واضحه لي هيابه واضح ولا اعذبه ولا اكثر ضروري واحد مثلها. فما فمكث غير بعيد يعني ما ما جلس الا قليل غير بعيد ما قعد وقت بعيد يعني اثناء المراد بالزمن نعم فمكث زمنا غير بعيد ما كان او ما كان ثاني ميكرهنا زمان غير واحد يعني ما كانت زمان قليل ورجع فقال ارجع الى الودود فقال احط بما لم تحط قال قال ايش قال لسليمان عرفه قال يعني كانت الحال جابني وجا جاوب عليه قال احط بما لم تحط به عرفت حاجة ما تعرف ما تعرف ايش وهذا ايضا اذيدنا انه له النبي وله هو رسوله لو معه جن ولو معه عبد لا الى ابلغ الحدود ولا قد يعلم الغيب قالوا نافذ حتى ادري قال الامام هذه تقول ان الامام قد يعلم الغيب هو ذا عند النبي ما يدري بخرجه يقول النبي قد, قد ابع الله امرك ما قد يا حسين نعم فما كان غير بعيد فقال حط بما لم تحته يعني يجيب لكم الخبر ما تداربك ما تداربك حتى انت بيه ما ادركك انتك و جئتك من نبأ من سبأ بنبأ يقين جئتك من سبأ و في بلاد اليمن قال بنبأ والنبأ قلنا لكم يعني خبر هام خبر مهم بنبأ يقين قالوا انها بيقولوا في بعض الروايات والله اعلم كيف قال النهجة هو الهدهد رأى هدهد اخر ويتكلم يأكلم الهدهد الاخر عن مملكة السباب والله هو شو صلاه؟ ناقواهم وما ما ماشي معاهم. نه قال كلام هدهد في الطريق. لا حين من اليمن ومن سبأ ورجع راح مه لأنه سليمان قريب من اليمن. راح ورجع تحذر وشبه هناك. وسكر سليمان. حين رجع خبر الله وشبه. جاء إيه قالوا إن جاء متوجهين إلى اليمن قريب من اليمن. هقال ميجي قال ويجيء سكان من سبأ بنفاقين يجين. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الملك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا كبير لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا لا لا لا لا لا لا جدا مع هذا, اله... مع هذا الملكة وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجِدُونَ الْشَمْسِ الشمس بِيَسْجِدُونَ الْشَمْسِ من دون الله، ما بيعبدأ الله وهذا الأشياء بدلنا على أنهم بيدروا و في ما بينهم بيفهموه وال... حين يتكلم الهدهد كذا يعني أنهم بيفهموه ما بالله مشكلة أنهم ما بيفهموا كلامنا كلام البشر ولا بنفهم نفهم احنا كلامنا فللها هم غير مكلفين بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لكن ما أن كانوا بيفهموا ويتكلموا الظهر بيه مع اللغات الحالم وفي ما بينهم وبيتكلم وبيفهم وبيبين كل شيء. لا كل الأمازيغ. لا كل الأمازيغ لأن يعني شريعة البشر. <تصفيق> لا ما هو قدو متكلم لأنه قدو عارف لأن تبعني قاطب معي قبل أثلي ما نفجع. حين تبعي يتكلم معهم وينظمهم بيسبر يعادي وينسبري يسوي مال ما بشي يعني هم ما مكلفين إحنا بعضهم بيقول هذه غير عادلة وهذه لا تستطيع أن تتكلم ولا بتقول شيء الظاهر بينها كلام ومها لغة فيما بينها بتتفهم وتتعبر ويعني بتدرك أشياء كثيرة حتى ما يبعد إنها مكلبة عند الباري تكاليف غير ايه معنى داريما لأنه قال قال أي شيء ايه قال ان لا أم من أمثالكم ايه قال ان لا أم من أمثالكم وما مِنْدَتَهِ بِالْعَظْمِ وَوَطَعِنِ يَقِيْتُ من أمثالكم يعني أمم من هم كذا مثلنا يجي معهم تكاليف ويجي معهم يعني عم تكاليف مثلنا هنا بتفيدنا بتفيد هذا الهدهد بيفهم بيفهم ويقل ويدري ويتكلم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله بيسجدون الشمس ما بيسجدون الله وَزَيَّنَ لَهُ الشيطان وَأَعْمَالَهُمْ الزر قال الهدهد قال الهدهد قال وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانَ وَأَعْمَالَهُمْ يعني ورجع قدم على هذا الطبيعة وقد استمروا عليها والله يعني وما جاء لهم هو الشيطان عد رقبهم في هذا العمل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لأجل هذا الشيء حين زيَّن لهم ألا يسكدوا لله او دبان طويلة الهنا سورة النمل صفحة ثلاثمئة او سبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنا من أول الصفحة من آية الثلاثة عشرين <تصفيق> إني وجدت امرأة تملكم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسكدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان عمالهم ففدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسكدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أفدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فعلقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ وإني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ وافتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قال ما, هو؟ ما هو؟ قالوا نحن أولو قوة باش شديد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 فلما جاء سريمان قال يتمدونني بمال فما آتا الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجى إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذل وَهُمْ وهم صاغرون قال يا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي ياتيني بعرشها قبل أن يأتوني مُسْلِمِينَ مسلمين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 قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد بن على اله هنا قلنا في آيات السابقة وتفقد الطير وتفقد سليمان عليه السلام الطير فقال ما لي لا أرى الهدد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا اول قلب حننه او لا, لا يأتيني بسلطان المدين يا حنين ما هم شغل الطير فقال ما لي ألا أرى الهدودة أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أكبحنه أو, أو لا يأتيني بسلطان الهدود فمكث غير بعيد ونعرف معنا مكث غير بعيد يعني مكث هذا الطائر الهدود زمانا غير بعيد يعني ما جلس الله قليل ورجع جاء وبعضهم بيفسر آب تفسير آخر مكث الطائر غير بعيد يعني أنه ايش أنه جاء إلى سليمان والله و... يعني ويعني ووقف في مكان قريب منه ما راح يجلس بعيد منه قلنا خايف منه لانه عارف عند سليمان ورجعت عقله ورجعت عقله انه ما يظلمه يعني يغضب عليه فجلس قريب منه ما كنت غير بعيد يعني جلس مكانا غير بعيد هذا تفسير اخر وهو جميل طيب بعيد عن سليمان لانه واثق بعدله انه ما هو اش منه. ما مثل اذا واحد قد قذف عليك من تروح بعيد عنه لا يغضب عليك وي يسوي بك شيء فما غير بعيد فقال حتى بما لم تسحب به وجئتك من ثرى بنبع ياقين لمي وجدت مرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم العرش يعني معها كرسي عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل يعني يتمكن منهم صددهم عن طريق الهدايه فهم لا يهتدون الله يسجدون لله قال فهم لا يهتدون قال الله يسجدون لله قال عن السبيل يسجدوا لله لا لا مقدره فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لالا يسجدوا لله لا هذا الله أنبه لا يعني ان يسجدوا لله فصدّهم عن السبيل ان يسجدوا لله او فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله ما عد يهتدوا ان يسجدوا في غلب بعضهم احنا نجي لا زائد وبعضهم يقول احنا نقدر لا قبل الله يعني لا لله يسجدوا دي المعنى يتفرد لا لله يسجدوا لله اذا صدّهم لا يسجدوا لله ولا فهم لا يهتدون أن يسجدوا الله تدخلهم يعني متقاربين الذي يخرج الخبئة في السماوات الله سيدوا لله الذي يخرج الخبئة يعني هو يستنكر بيستنكر يستنكر بيستنكر يعني ليش يعني بيقول عن السبيل لهم لا يسجدوا لله لا بيشيدوا لله او لا يهتدون عن يشيدوا لله أذي ايش الذي يخرج الخبء في السماوات والارض أذي, بي... أذي كل شيء من عنده أذي يخرج الخبء في السماوات يعني ما كان في السماوات من غائب يعني مثل الأمطار بيخرج لهم الأم... الأرض يعني يخرج لهم منها أش يعني من السماء يخرج لهم المطر ومن الأرض يخرج لهم النبات ويخرج لهم الثروات كيف يعني ما اهتدوا يزيدون الله كيف انهم يزيدون الشمس من دون الله الله يزيدون الله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما يؤفونَ وما يعلنونَ هذا ليظ repayناً المفروض أن الله هذا كلام الفضاء فأямptام ليم لا يهتدُوا أن يسجدوا الله فهم خروض في السماء و الأرض لذلك يخريهم الخيرات من السماء و يخريهم الخيرات من الأرض وعندما يصنعونßون بخيرته من الأرض كل ما يخرجها الإنسان الآن. لأنه إلهام من الله النفط و المعادن كل ما يخرجها الإنسان الآن لأنه إلهام من الله نعم. ويعلمون ما تخفون وما تعلنون فهو الاولاد هذا الله لا اله الا هو رب العرش العظيم اذن هو لا اله الا هو. هو الاله الوحيد لا اله غيره رب العرش العظيم العرش يعني الملك الملك العظيم اذن هو الذي ينبغي ان يكون السجود له والعباده له فقط هذا كلام ايش كلام الهدهد فلذا قلنا كلام عجيب قال يقول واحد كيف إن قالوا بعضهم قال عندنا الناصر يعني أبو الفتح أحد أي مثلا البيت أو العلماء من أهل البيت قالوا قدي يقول واحد كيف إن الطائر يقول بهذا الكلام قال إن الله بيده ما بيجعله دراك بيصير زينها قال بتفعل أشياء غريبة ما يستطيع الإنسان يفعلها مثل صناعة البيوت في صنع الطائر بس نع عجيبة نع سبعة ما من اشتراه الإنسان ثري فقال إذا أنا هذه ألهم هذا بس بريث ما يعني جعله أيه درع فيهما مثل هذا الكلام قال سننظر جواب إذا هذا كان العذر هذه قال إذا أيه هنأته بعذر هذا عذر الهذد عذر الغياب هذه قال إذا ما جاء السلطان وظين أو إذا ما جاء في بي عذبه الله أيه ذبه لكن سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين يعني بان في هذا الكلام بنفحص نفحص قابل لله مطلقة ولا احنا مكذبين لك بنفحص نفحص فيه ونفحص وهذا المفروض في كل في الأخبار ان تكون ايه ان تكون عرضها للفحص في حتى ينظر فيها قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بهتابي هذا فالقيله قالها اذا هو صدق به كذا عندك على ما قلت فاذهب بهذا الكتاب وعطيه رسالة فألقيه إليهم اذهب بهذا الرسالة وعطيها عندهم يقول له الهدهد سليمان يفهم كلام الطيور قال سليمان كتب رسالة وعطيها الهدهد الهدهد طبعا بها حذبها بالمنجار وطير بها قال اذهب بكتاب هذا فألقيه إليهم قالوا ايش يعني إرمي بهذا الكتاب أو هذه الرسالة إليهم، ثم تولى عنهم، بنظر ماذا يرجعون. هنا بيسبر قال حطه عندهم ورجع برجع من عندهم وراقب الأمر، وراقب وسرش بيج يرد فعله، مش بيج يقول يعني إشتيت خبلي يعني كأنه قال راقب من حيث لا يشعر. إذا هنا بنا نستطيع نفهم لأن بعضهم بيفسر بيقولها إن الهذهذ دخل عند جاه بعضهم قالوا انها نائمة داخل وانها مغلق عليها بذلك كم أبواب وانها والمفاتح في احتراسها مجهد احد يدخل وهو دخل من نافذة صغيرة وحطها, وحطها فوق رقبها وعندما قرها تقوم لا تفاسر يعني بعضها بإقصاص ومشكلها انه جاء قصاص خيرات الظاهر انه وصلها لما عندهم ونمرأة يعني علامة بالنحام لأنه بعض الرواية الثانية أنه وصل ودار وحطها عندها هنا بأجي الأرجح أنه ظهر لهم هذا الطائر وقال لهم الرسالة أفلتها عندهم لأنه قال تولى عنهم ورجع أدرك من عندهم يعني أنك توصل لها عندهم لا والله كأنه كذا الظاهر أنه حطها عندهم يعني ورجعه قال قال له يطري وطرق من عندهم حتى أن في هذا الشيء يعني في شيء من التنبه عندما تطرح الرسالة وش طريح الرسالة كذا ولا يدرون من المرسل ولا يدرون وحيج الرسول هو الهدهد فيها شيء من الإثارة من الاهتمام ومن التعريف بأن هذا أمر ما هو عادي يعني إنه نبي ولا ما. لأن الهدهد ما بيستطيع الإنسان بل به طائر فقط بيستطيعوا أن يرسله به رسال حتى إلى مكان الطائر بس سديد الحمام الزاجل. من الرسائل. أما إنه يرسل رسالة إلى مكان ما هو معروف. معين فهذا ما بشيء. كلام الحيوانات. ما لام الطيور. إيه. غير هذا ما بلا قلت ما بيمكن البشر. أنت ما ممكن ترسل طائر إلى مكان معين. ما يجوز. كيف أيش؟ تعلمت. ما عنده حجاري برد حجاري ما عنده صرت يا ابرا إن طيب الخاص ما دلو الله مقعد لي اي و الله ما دعم ما هما بلاد الحزر يعني قلت بيقولوا في الحمام الزاجل الحمام الزاجل هو بيحطه في ربه عادة كان بيربه في مكان ورجع كما سافروا بيشله معهم سافروا إلى أماكن بعيدة حتى قالوا إلى يعني ألفة يعني مئات الكيلومتر. يعني كان بيسافروا من بلاد الشام إلى بلاد المغرب مسافة كبيرة من وهناك ورجع يهب رسالة ونسوه وطار ورجع إلى مكانه لكن المكان ذهب إذا اشتراطس إذا اشتاش؟ لا ما بالله يجو... بيجوا قالوا بطلع بيجوا مع مكان جالس بيطير ويرجع إلى أجل. الطائر قالوا مثل الحمام الزاجر قالوا بيرسم خريطة قالوا الحين نشيل بيرسم خريطة قالوا كأنه مغناطيسي أو ب... عن طريق المغناطيس والجاذبية بيفرثمه هو ويرجع على على أثاثها هذا اللي يمكن هذا الحمام الزاجل ذي رسله يرسله أما أنه يجي رسل هدهد إلى مكان ما هو مكانه ما بيجايت ذي ولا يسابه أنت صلا الرسالة إلى إليها بس يجواها يعني مفهوم ثاني ومردود آخر يعني بيفهمون هذا أمر ما هو طبيعي ما هو طبيعي نعم فقال قال, قال إذهب بشتابي هذا فألقيه إليهم ثم تولى عنهم قال ما ترقب من عندهم إذهب عنهم قال فانظر ماذا يرجعون يعني وراقب وش باي سوا. يعني إنك كأنه تولى عنهم واذهب في مكان قريب بحيث تدرك ما يفعلون فانظر وما يشد ساهدون الجواب ما هو ينظر كافي يتحذر وش باي سواوا انت بل ربا يعبوا الجواب وش يشدوا لا ما عندنا يعبوا الجواب قال ما قال تولى عنهم <تصفيق> عمد عمد عمد لا. لا ما رجع كده، بيت. لا ما ردوا، رد رد ما هذي ردوا الجواب، ما هذي ردوا الجواب، وهذا عندك بيجيب لك فرض قالت ثم تولّى، أنا مطرقة من عندي، وانظر انظر، بسير وش بعيش، انظر ماذا يرجع، وش بيجي يردوبه، وش بيسووه. قالت يا ايها الملا، وحين اخذت الرسالة وقرأتها، جمعت الكبار او خاطبت الكبار، قالت يا ايها الملا. إني ألقي إلي كتاب كريم ألقي إلي قال كتاب كريم كتاب كريم يعني وصفته بالكرم وقلنا رقم يعني رسالة يعني بحيث تقول نبيك رسالة ضخمة لأن كل شيء بحسب الكرم يوصف فيه كل شيء والمراد به أنه غايف فيه فيما يتصد هذا الشيء حين الكريمة يعني فيه بالرسالة كريمة يعني معانيها جميلة وكلامها جميلة و. وربما ايضاً حطها ايضاً جميل فقالت ايش اني ألقي إلي كتاب كريم انه من سليمان احنا بنفهم بقى نفهم يقول انه من سليمان كذا ان جد به شهرة لسليمان قلنا اعقده سمعوا ما اقول انه من سليمان ولا امعارفين لسليمان ولا امدان لسليمان لا ولا هو بعيد قالوا, قالوا بعيد انه هو نصر رسالة كذا انه من سليمان وانه بسم الله الرساله فيديو بدايتها بسم الله قالوا ما ينكر يبدأ يعني يبداها انه من سليمان لا من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم لا, لا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم واخرها من سليمان الىك الظاهر انه انه قالت ايش يعني قالت فيه هذا اخبار منها كثير من المفسرين يقولوا انه من سليمان ما بلغ خبر منها هذا هذا الكتاب هو سليمان وشو هذا الكتاب انه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى علي واتوني مسلمين ابغى اشي نفهم الظاهر بنفهم من اختيارك هذا ان كان قد سليمان مشهور نقول ومشهوره قد وصلت عند في مملكة سباء وعند ايش هذه يعني عند هذه الملكة ايوه لو هو لو هو ما بل انه تخيلوا ما بل طائر جاء وحط الورقة لو ما هو يعرف لو ايش بد تقول له تجمع الللوك تسوي كذا تجمع ذا وقول لها انها طير يحط لها ورقة يعني ما هو بعيد داري جدا غير هذا يعني ان كيدو ما انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ايش عاد ايضا حين ترد الجواب انا ردت ابعت رساله له و ب يروح له يعني في داري في انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي واتوني مسلمين قال كيف الله تعالى علي لا تكبر واتوني مسلمين يعني إلي مسلمين لله وداخلين في دين الله وقالوا حتى إنه من حين وصفته في الكرم لأن ما فيه لأنها عارفها سليمان وملكه وملك عظيم سمعوا به وحين في هذه الرسالة فيها تواضع ما, ما تهددها في البداية هو الله قال أخو بعولي فقال لا تكبروا عليها فرق يقول لا تكبروا عليها عدا نوع من التواضع حجف ملك كبير ويقول يقول لا تعلو عليها إذن فيها تواضع ولا طلب شيء فابلا قال اشتيني ويسرموا لله يخضعوا للإله الواحد القهار لا يخضعوا له ما طلب صدوع له ولا ألا تعلو علي واتوني مسلمين حتى بعض ما استنتج كرم الرزالة منها ان كانت في, في أسلوب متواضع وأسلوب مؤدد عند دعاهم إلى الإسلام ألا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأو الملأ عادة يعني كبار الناس الكبار الزعماء والمشايخ يعني كبار المسؤولين يا أيها الملأو افتوني في امري يعني ما رأيكم شار... يعني شاركوني في هذا الأمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ما أشتي اقطع بأمر إلا وانتم حاضرين يعني شاركوني شاوروني... شاركوني بالرأي لكن نفهم هنا إن ما أن إيش؟ قالوا نفهم أنها كانت حكيمة ودعت إلى الشورا لأن الأمر مهم وفي نفس الوقت ما قالت ما تعرفش تسوي ما هنا أصبحت في حيرة ما درت ما ت سف... ما تفعل ما بلغت ما كنت قاطعة الأمر. لو لاحظوا ما هي قاطعة قاطعة إلا حين يحضر. قالت ما كنت قاطعة الأمر لحتى تشهدون يعني مشتي أبت في الأمور تضع لأن حاضرين إذا كده أشي يعني إن إنها بقى تقطع إيه بقى هي بقى تقطع في الأمر وبعيسى بس ما بلشين يوم حاضرين الجل إذا عبها رأي في ممكن تأجت على ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تشهدوني أن أنو المكسورة يعني من أد أرياء يعني حتى تشهدوني يعني معنى تشهدوني يعني تحضرون ايه بيقولوا شاهدوا لنا لكن فمن شاهد من يكون يعني من حضر وشاهد شاهد بيقول حضر إذا حتى تشهدوني يعني حتى تحضروني ما أنا قاطعه بأي, بأي قرار إلا وأنتوا حاضرين حتى تحضروني نعم لا لا تعالوا وحضروي أنا بقول لكم اشتياروا كذا يجي تشاور معهم ويبات بيتكل لا يعني أنا ما جمعت لهم لا الله أنا بترسلهم ولكن الشيء وال إلا تخافهم بعض بعضهم وتتفقوا على جماع كامل واسع قالت هي قال ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون قالوا نحن ورجع حين يجتمعوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأسين شديد نحن أقوياء معنا اسلاح ومعنا وأولو بأس يعني وأصحاب قوة بالنسبة لهم يعني مرنين أقوياء في أجسامنا مرنين على المعارك على الحروب بعد شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين والايش الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا هنا حين قالوا كذا أنهم بيشيروا على هالحرب. يعني يقولوا ها إحنا معنا أسلحة ومعنا قوة وإحنا أقوياء ومرة مين وفجاهلي. يعني إن اللي إحنا بيشير إذا بدهش بالحرب. هذا هذا رأي. رأي آخر قالوا لا قالوا ها إحنا أصحاب قوة وإحنا كذا وإحنا أقوياء يعني إحنا بيتكلموا من من المنظور العسكري بس. ومن رأي فوق لا يعني. إحنا بالنسبه لل لل والعسكر إحنا جاهزين بالنسبه لكن أنت الرأي ليه لأن هذه حتى ما أنت بعرفه يعني السياسة كانت السياسة والأمر إليك وأما بالنسبه للقتال وإحنا نضج وياه وخلص. ال القوة يعني العده يعني ولو قوة معناها عدد وأسلي حاول خلص يعني إجسامنا مروا نهم وضربوا وقلوبنا يعني إحنا جاهزين يعني يا شب. أصحاب بأس قلوب بأس ولا أمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا جماذا تشتئوا مريبا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها قالت ها يعني الرأي إن قال كما دخلوا الملوك إلى قرية يعني على المعنى الأول كان استشعرت أنهم يريدوا الحرب وأنهم يشيروا عليها بالحرب قالت ها الملوك إذا دخلوا قرية فتحوها في جعلوا عزة آلها أذلة الكبار والمسؤولين والذين كان لهم عشان يذلهم ويقبضهم ويشغلهم في غرب. جعلوا عزة آلها أذلة وكذلك يفعلون يعني وهكذا دعبهم وهكذا وكذلك يبعلوا. وهكذا دأبهم. كل الملوك هكذا. إذا دخل ملك إلى بلاد بني يبعد لك على الكبار ويذلن وهكذا ديدنهم دي أو هكذا عادتهم هل أنت من إلا الأرض وليا جعلهم؟ يقولون لا، تمهب، لكن وهكذا يفعل يعني، كان يقولون، وهكذا ديدنهم أو وهكذا عادتهم أنت من أخي؟ وهذا مستمر، يعني كأنها بتقول وهكذا دائما دائماً، يقولون لأنهم يقولون بكثير آخر، يعني وهذا وهم بيفعلوا كذا إيه لكن ما لا لكن قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة علها أذلة وكذلك يفعلون يوم من الله. لا قالت لا عبدان كلامها وإني مرسلة اليهم بهذه. قالت ها أنا الملوك إذا فتحوا بلاد به نو يعني افهموا انتم الملأ بس حرضوا دور يعني ما هم ملائكه انتم الكبار ايش يعني بتقول على اذا فرضنا اذا استطاعوا يدخلوا عارفين سليمان عارفين انه قوي ولا تقول لهم كذا اذا جاء هو الملوك اذا فعلوا كذا بني بنيفعله الكبار حقونا قال واني مرسله لكن ايش عذباً عذباً عذباً عذباً عذباً عذباً رأيي قبل نحن ناخذ معهم حرف ولا نتبعه لا يعني لا أتكرر الحرف يلا حرف حرف, حرف. إن قرروا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديدة يعني نحن يلا جاهزين والأمر إليك ما عطته أمري وش ذا رأيت إذا رأيتي ذلك قالت هاي لا الحرف ما هي سالة. لو دهوا بنجي لنا عايش. إن الملوك إذا دخلوا قريش افسدوها وجعلوا عزة أهلها عذلا. قالت وإني مرسلة وإني مرسلة إليهم بهدية فناضرة بما يرجع المرسل. قالت رأيك اني ارسل قالت قبّأ أرسل لو رحبت ما قالت السهيرن بدنى قبعت بهذا الأمر. شهورة ورجعت أن إني مرسلة إليهم بهدية قالت برسل بهدية فناظره بما يرجع المرسل. بان بسرش يعني حتى لأن الان الآن هو بيقول انه ملك بيقول يعني إحنا الحين هو بيدعي إلى الدين إلى الإسلام يدعي إلى الله ما بيدعي الملك وأنه يشتهي منك البلاد وهم يشتوي عاده بي ما بيرلو إذا هو ملك أما اله واحد بيدعي إلى الله وصدق بيباق منه قالت هذا دباق أبسر قال السرب هذه الملك الملوك بايرضوا بالهدية باي وبايت انفعهم وقد اتأيش يتركوا الامر يعني ما عاد يتعرضوا لهم لكن النبي والرسول واش با بالهديه بالهدية لانه ما هو ثاب الهدية مقابل لا يدعيه من الدين النبي لو يقولك كم ما فقالت وقالت يعني ان ردوها يعني انه ملك ان ردها فهو نبي ورسول من عند الله وان يعني فعني ملك فتبرت الهدية يعني كبيرة فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما رجع المرسلون ونرجع كل شيء من وقته يبين لنا بالدعاء هو هو رسول أو ما هو رسول فقالوا أرسلت بالرسالة بهدية كبيرة إلى سليمان فلما جاء سليمان جاء الرسول إلى سليمان قال أتمدونني بمال شو بلي مال يعني ما جي سنة طلب المال ولا أشتياط طلب الملك ولا طلب المال فما آتاني الله خير مما آتاني لاش عندهم تقولي ما من المال هو وذي من النعمة قال خير من ما ما أنا ما مطلوب المال حتى يعني قالوا الله من المال يعني من النبوة ومن المال هو خير من ما من يعني من المال حكم وكذلك المال من مالهم فما أتاني الله خير من ما بل انتم بهديتكم تفرحون لا أنتم فارحين عندكم وش بيجي توبه بل انتم فارحين بل هدية هذا اللي جيتوا بها بهديتكم انتم فارحين وعندكم ايش بالزواج ما هيجي عندنا هذا تفسير وبعضهم يفسرها بل انتم بهديتكم يعني بل انتم من الناس الذي اذا جالهم هديه فرحوا هديتكم يعني الهديه اللي تهدى اليكم لأنه بيزبر يقول هدية يعني الهدية هذه تهدألك، ولا هدية يعني هذه تهدئها أنت، بيزبر إضافة إلى الفاعل وإلى المفعول. فقالوا بعضهم، هنا قلنا بل أنتم بهديتكم، بل أنتم بهذا هدية هذه تجيتو فارحين قلت يعني تعتقدون أنكم قد فعلتم شيء عبث، ما هي؟ عندنا. وبعضهم بفسرها بل أنتم بهديتكم يعني بل أنتم من أن ال... بهديتكم يعني كما جا لكم هدية بتفرحوا، معنا لا. ما جئنا لأجل الدنيا ولا تغرضنا الدنيا غرضنا هو, هو يعني نشر الحق ونشر العدل رجع قال للرسل اذا جاء رسل ما هو الهدهد ارجع ايه ارجع ايه هو عندك انها الهدهد تشعل الهدايا ارجع اليهم فلا نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها قال ارجع اليهم بيقول للرسول الرسول الذي جاء من عند المتكلم باسمها قالها قل لهم ارجع اليهم قالناتي يعني لهم ما نشتري هذه ولا بجنود لا قبل لهم بها كان لا لهم يعني لا لهم ما لهم بها ولا نخرجينهم منها اذله بنخرج مناهم اذله اذا ما بدهم ايش يسمعوا ويرجعوا يقعدوا ايش يعني يدخلوا في هذا الدين اذله وهم صاغرون يعني مبهورين. وأيضاً هم صاغرين قالوا بعضهم يعني هم, هم ولا محبثين حتى يعني بي يكلم من حوله قال يا أيها الملأ الكبار يا أيها الملأ أيكم يأتيني بحرشها قبل أن يأتوني مسلمين قالوا عرف سليمان عليه السلام من باي من أنهم جو يعلمنا لكن قال اشتي من هذه باي رح. أيكم يأتيني بحرشها اشتي الكرسي الكرسي حقها هذه قالوا قال مع عرش عظيم اشتي من هذه باي يجيبه مسافة كبيرة ايش تيجيب الكرسي قبل ايش قبل تيجيب قبل تصل الينا وهي طبعا قالوا هنا كانت بتغلق على الكرسي بتهتم باهتمام بالك بتغلق على في غرفة داخل غرفة داخل غرفة داخل داخل قصر فيه المهم ما يسأل يعني ما احد استطاعي يصل وهي مسافرة قالها قبل الصلو ايش تيجي واحد بالعرش كرسي بالكرسي... قبل الصلو منذي باجيب ميكم يأتيني بعرشها يعني الكرسي حقها الذي تجلس عليها الملكة قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به واحد من الجن العفريت كان فيه الشياطاء يعني الزيادة متمرد و ما بل أنهم بيخضعوا للسليمان كلهم الجن التشياطين بيخضعوا له قال عفريتهم من الجن أنا آتيك به قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي يبه ما تقوم مقامك اللا بده عندك يعني بترعب وقالوا كان بيقوم يعني بيجلس في الصباح ويقوم حموة نصليع بس قالها قبل تقوم عندك مالك لا أجيبه قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وأنا قوي أستطيع أجيبه وأمين ما أنا أفرق ولا أأخذ مني شيء قبل يقوم من المجلس حقها من الكرسي حقه من كان هذي هو قاعد فيه قال الذي عنده علم قال واحد آخر الذي عنده علم من الكتاب الله انها من الملائكة وظهر انها جبريل ربما يكون جبريل يعني علم مع علم من الكتاب ما علم من ربي فيوم من الكتاب يعني الذي من... يقول كتاب الذي يقول والله المحفوظ إذا هو يشتي منه لا لا علم من الكتاب يعني علم من الله مع علم من كتاب من كتاب الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك له قبل أن يرتد إليك طرفك يعني حين تحذر له حاجة وترجع وتبطل أنا بجيه قبل تترك يعني حين تحذر يعني لو بعضهم يعني حين تفتح وتغمض إذا فتحتنت بجيبها قبل تغمض حبيبي يقول له في رمح البصر لا بضع اشتراحات بيارك ها قربي هو قبل كان كبير خبير لأنها قال ذاع فريدها قال هو تتعرشي عظيم سريع. هو سرير فعاك يعني تجلس عليها بس ما هو سرير يترقل فوقه قال قالها بجيبها ايش قال قبل أن يرتد إليك طرفك ما قلنا يعني قبل واحد ماي واحد يتقمض وتفتح وتقمض الله وجيس يعني في سرعة ما بلا نشتين عرفوا اش يعني الطرف الطرف في اللغة هديها الجفن كأنه إني بشر واحد كذا بيرتفع بي بي بتوجه إلى المكان ذي بيرتفع كأنه بيتوجه إلى المكان ذي الله وكما أشي وقعد واحد بطل أرجع أرجعه ولو ما غم يعني حين تفعل حاجة وت تترك النظار إليها فييرجع. بيرجع بيرجع ما مكرطه إلية بيبتعد كأنه بيبتعد ويرجع كار. يرتد يعني قبل أن ترده هو يرتد ما يرتد طرفك الله الدواء عندك قال انا فيك قال ايش قال الذي عنده علوم من الكتابي انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قلنا نام في لو قال قبل تغمض ما تفتح قبل تغمض اذا فتحت انت قبل تغمض ما يجي يقول لا لا تغمض وتفتح ما لك الله اجيب قال فلما راه لا بده عندي جاب يعني قال تمام وجابه بكفاه فلما راه مستقرا لكن لاحظ راحوا عجب جابه ومسك مستقر طلع مستجر رجال ما بيتحرك يعني ما في شيء كذا لو جاء له ابو له ما تعرف له للحين وقالوا بس هذا والسر عيار بيصر ماي هذه وكذا هو يثب ما هو ما استا يقعد يلقى عبد لي كم... قال جاء وسكن يعني في سرعة في لحظة وجاء جل عشر فرس جالس ولا بيحترف قال فلما راه مستقرا عنده. عشان ما و... تنفك <تصفيق> النرا. لا لمن استقر. فا لا يعني في نفس المقدار الأرض. بس. عاد ليش سرع قال. قال هذا من فضل ربي. قال قال سليمان عليه السلام إنك يا بركس ما جاتي فك وغمض الله جل فرس عنده. قال هذا من فضل ربي إنه يجيب. ومغلق عليك في مدريوان فيه مدريوان فيه مدريوان قال فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلو اني اشكر ام اكفر قال هذه نعمة من الله لكن علي ان اشكرها كل ما انعم الله عليك نعمة في يعني يدري مزي امتحان لك كل ما حصلت عليه مجيب يدري انها نعمة وانت مكلف بإيه؟ يعني الله يعني مختبر فيها تبقى تشكر على هؤلاء؟ فقال يبلو أني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما أشكره لنفسه. واذي يكون يشكره على النعمة؟ الجنس فائدة له النعمة بتبقى وعند تجي نعمة ثانية وأيضاً بتجي ثواب. فالشكر وما ربي يبقى من شكره عذا هذا المعنى. إذا شكرت أنت فالشكر هو لك فائدة لك ولا هو جاء من الشيء يعني مبلغ إذا نفعت انت إذا شكرت تنفع نفسك فقط ومن يشكر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر وما شكر فإن ربي غني ما هو في حاجة ولا ينافع شيء ولا ما أستقع على هذا كريم لو ما شكرت انته هو خريم هو مشكور هو ممدوح لو ما مدحت انته هيقول كريم يعني حتى لو ما شكرت انته الله كريم ما يحتاج الكرس وأيضاً هو كريم ولو ما شكرت قال نكروا لها عرشها ننظر أتحتدي أم تكون من الذين لا يهتدون لا هي أطرقت وعدى الكرسي هنا عندك هو قال روحوا له جاء يوبه وعدى في الطريق قال ها نكروا لها غيروا في الحفو في تغييرات هل تريد ما يبعي فيها؟ الله معجزة هي معجزة من باب ما, ما هي ما هي ما اللي باب ماهي ما باب ماهي من باب ماهي هو باب ماهي من الله <تصفيق> هو من باب على جبريل باب ماهي من باب ماهي من باب ماهي من باب ماهي من باب ماهي من باب ماهي من لا لا ما أقول لا لا يعني كأنه شخص قريب من الله وعلم. يعني أراد كأنه في الحين بالجيبلي قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتي كفيع ولا نفونا. نعم. قال نكروا لها عرشها أسمع. قالها بعد ما جايب الكرسي قال نكروا خيروا هبوا في تغييرات لا عزيء نفسه. هبوا فيه تغييرات نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكونوا من الذين لا يهتدون هلاحظوا ما معنى هذا العبارة هنا بفسروا أكثر نفسرين إن معنى نكروا لها عرشها غيروا في تغييرات ورجع نفسر تدري باسترين عرشها ولا ما هي داري قالوا أنه اختبر ذكائها هي باستر ذكية باسترين أو ما هي داري ورجع قال إيش هذا رأي ولكنه بالتفصيل جميل ذكرها هذه بدر الدين قال نكروا ولا عرشها غيروا فيه رجل منظر هي بات تهتدي إلى الحد ما تهتدي إلى أنه عرشها ولا تكون من الذين لا يهتدون ولا, ولا بات سبحانه من الضالي أسمع كيف باتهتدي هو يشتيه يعني أنه غيروا فيه تغييرات اصلا المفروض انها عندك وترى العرش سؤمن ما في هكذا. سواء من ما فيها كذا، قال لاحظ اسمع قال لو جاءت ورايته العرش كما هو، ما بشيء مثل ذاك كذا على يعني كأنه مغفر، لو جاء لو جاءت ورايته، كاشء على طول، لكن ما يشتيء يع الإيمان هكذا، يع الإيمان هالصراري، قال بدون مثلًا للصراري، إنت راع نفسه، يشتيء قال أي أي على فرصة إذا بدها لا ترى، قال في غيره فيها. وهي بعندري إن عرشها، وآخر أنت راه في التغيير بسبر تقولها، مدركة؟ مدركة في رجلنا عم يعني جعلها عاش كأنه طريقها إذا بتها رعته تدري؟ يعني لاجي مضطره، هذي بيقولهم الحين جيء بالمشابه، يجي يعمعها معها لاجي مضطر إلى في ذاهي صدق بعد يعني هي بترضى باختيارها، بعندري إن حقها، بعند راه بعندري إن الكل في حقها. إما فعل الإسلامها وباختيارها، ولا جمعها إذا بتستبدل عباس فروش تبدل. بتقولها ما هو يعني ما ما يدل إنك هذا ولا إنك هذا. بس بس ألا هو ذي عرشه؟ كلا أسمع. قال نكر ولا عرشها ننظر أستحيذي أمتكون من الذين لا يهتدون لا لاحظت حصل عبارة. ماذا أم لا؟ قال أم تكون من الذين لا يهتدون؟ أي منهم من الذين لا يهتدون؟ زي ما تعرف كرسيها هي من الذين لا يهتدون. يعني انه مناسب هذا تسهيل جدا اتهتري ان تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت الى هكذا عرشك قالوا لها هكذا عرشك يعني هو العرش حقي مثل هذا يعني بيقولوا لها لهال تنبيه الحمد لله تفهمت لها التنبيه والك لا يشري التشبه هو مثل هذا هو عرشي مثل هذا قالوا يعني مثل هذا عرشك هكذا عرشقي؟ يعني مثل هذا عرشقي؟ قالت كأنه فهنا يعني مدري دقنه ما قبعة النفو ولا قبعة المهو فهنا ما يعني ايش ما امن فلذا قالت كأنه هو لأنك لاحظ ما قال بعدها وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله فأيش صد... صدها ما كانت تعبد يعني صدها لأن اجتِ عبادة للشمس عبادة هالشمس صدها عن ايش؟ عن أن ترجعي للحق يعني بحاجة الحين بيقولوا ال الالف والعادة في حاجة عثرة كما قلت أول على شيء عليه لو لقد هلأ خطأ وقال فدها ما كانت تعبد فدها عبادتها السابقة عن أن تؤمن مع أنها قدراية المعجدة واضحة فدها ما كانت تعبد من دون الله وما عملت إذا فلذا قلنا لكم ترك لها فرق. التنكير في العنف ترك لها فرصة قال وفدها ما كانت تعبد ترك لها فرصة ناتين تقول ما هو يعني مدري ولا تسلم وصدّها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فايش كانت استمرت على الكفر كثيرا هي وذيه عندهم كلهم فجه صعبة تحول إلى إيش إلى إلى رأي آخر وإعتقاد آخر إلا قد الظاهر هنا قال فدّها وإيش بعد ذا الكلام نكروا لها عرشا ننظر أتهدئ أم لا أن تكونوا الذين لهتددوا فلما جاء يقرأ كذا كانه مر ما قاد معه وصدها ما كانت تعبد بعد هذا الكلام صدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من من كافرين قيل لها ادخل الصرح قالوا ادخلي الصرح الصرح يعني القصر الصرح معناه القصر كان قصر قصر من زجاج قال قصر من زجاج وكان في بدايه القصر قالوا كان في حجره او كذا تحتها ماء ماء وحتى قالوا بعضهم في السمك وكله وماء وفقد الماء زجاج لكن زجاج مصنوع بالدكة بحيث انه ما عايبه ما يراه واحد ما تكون بشي كما بالزجاج زجاج ما تكون به زجاج كما بالزجاج زجاج طافي بقى واحد ما بيدرين به زجاج هكذا زجاج ظهمه ولا صناعه جاي صناعه بديعه فيه وحطوا تحت الزجاج ماء فقال وقيلها لا تخل الصرح قال تخل القفر الصرح يعني القفر قلنا لكم كأنه في الحجرة في بدايته هكذا وتحته ماء تحته ماء ويعني بيصير واحد على الزجاج ويرى الماء تحته فلما رأته حين رأيت الماء يعني حين رأيت حسبته هلجة قدرت أنها ماء وأنها ماء وثابر يعني, يعني ما هي عرف بالزجاج ما انتبهت للزجاج حسبته هلجة يعني ماء ما حيره الله حذيب حذيبت وكشفت عن ساديها. رفعت ثوبها الجلالات إيش؟ لا الله ما قالت إيش؟ رفعت الثوب الجلالات لا الله فلما إيش رأت وكشفك عن ساقيها قال انه صرح ممرض قالوا عليها إنه صرح لا ت... ما هما بل... صرح هو... ايه ما ادري هو والله واحد من تبعت صرح من قوارب يعني... يعني ايش ممرض كانه ناعم ناعم ما في اي شائبه ما في اي خشونه يعني ما بيظهر فيه أي. يعني ناعم كله. إيه القصر كله كله من جواري <تصفيق> لا والصرح الصرح كله صرح ومورد من جواري كل القصر من جواري من زجاج <تصفيق> قالت ربي إن الظاهر الصرح معنى الصرح قالوا ال القصر <تصفيق> إيه قال في الرواه ما مزد ان الصرح هو القصر بعضهم يقول الصرح يعني الحية لكن رواية كذا روايات في اللغه الصرح عن قصر وذكر عن إمام زيد إيش تجلس فقال صرح ممرد من جوارب قالت ربي إني ظلمت نفسي بعدها عرفت عن هذا الإمكانات وهذا ما هي ما هي يعني البشر عادي قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأعلنت إسلامها وأسلمت قال إيش وأسلمت مع سليمان لله الله تسلمت لله آمان عبدالله مع سليمان <تصفيق> الهنا <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النمل صفحة ثلاثة مائة واحد ثمانين آية خمسة أربعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وكان في المدينة فسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وإنا لصادقون في قراءة حفص مهلكة نافع مهلكة نافعوا مهلكا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين وحفص انا دمرناهم فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تبصرون ۖ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم تشركون حفص يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجه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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلا مع الله قليلا ما تذكرون في قرائتنا تذكرون قرا حفظ تذكرون لا ما لا كرنا بسكن ويكشف أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اي مع الله قليلا ما تذكرون ام يَهْدِيكُمْ يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بَيْنَ بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله ولقد, ثمو... ثمودة... ولقد ارسلنا الى ثمود منا ثمد كبير السمود ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا قلنا لهم احنا نقول اخاهم يعني منهم واحدا منهم الحين يقول ارسلنا اليهم واحدا منهم نقول اخو القوم يعني فرد يعني من جانب الهم ومن جنسهم وفرد منهم لان بي عاده قريب يعني قريب منهم ان اعبدوا الله ارسلنا معنا هنا قال فيديو فيها معنى القول ارسلنا الى ثمود اخاهم صالح وقلنا قلنا له ان يعني أشي... ارسلناها ان يقول لهم اعبدوا الله تجو هنا مفسره لا... للارسال ان في معنى القول يعني قلنا له بان يبلغهم هذا الكلام قلنا له أنا عبد الله. هل تدري كيف؟ كيف أرسلنا؟ أرسلنا بل قال إنها مفسرة. أرسلنا إلى ثم دعاه مصارحا. أنا عبد الله. قلنا ها. أنا عبد الله. قلنا يعني بل يعمرن بهذا الكلام. يبلغهم هذا الكلام عبد الله. فإذا هم فريقان يختلفون. يعني كأن المفروض إنهم هني يقول لا جيلثم به إنهم عبد الله إنهم يرجعوا جميعا وعرفوا إن نعمة ها إنهم يتوفروا إلى الهداء لكن إذا هم لا فاجأ إن يعني أمر غريب إنهم إيش إذا هم فريقان يختصمان بتقولوا إذا لا مفاجأة فإذا هم فريقان يختصمان الله حين أسباق إن جثموا إلى فريقان فريق معافالح وقليل وفريق مضاد له متخاطمين يعني عادة يعني خصوصا عادة الكفار عندما يجي ناسي دعوا إلى الحق يقوموا يخاصموا بشدة فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون يعني لماذا لا يعني تنظروا إلى الأشياء بنظره نظرة خير تستعجلوا وتقولوا وتشتوب تقولوا يلا إذا هو صدق عدل إذا, إذا أنت رسول حق جينا بالعذاب بدال ما ت أي تطلبوا الحسنة و يعني بالحسنه وبالإيمان بالله وتجد حسن عموم في يعني أي في نعمة الله وأيضا كلهم الجدال الحسن هذا تفسير بعضهم فسرها قال الزمخشري أنه بيقولوا لأنه قال تستعيرون السيئة بالسيئة قبل الحسنة يعني بيقولوا بتنتجي السيئة ورجع باي الحسنة كيف ذا؟ يعني انهم بيطلبوا قال انهم بيقولوا إذا جاء هو نبي من منه إذا ما آمنوا باجي عذاب قالوا ها ما هو جاي عذاب وإذا جاء عذاب برجع أنتب فالتوبة هي الأيش الحسنة بدأوا بالأيش قالوا كما جاء العذاب الشتوبة بدأ يجل عذاب ورجعته لكن بعيد التفسير قليلا قال لولا تستغفرون الله قال لو لا تستغفرون ليش ما تستغفروا الله لعلكم ترحمون يدخلوا في رحمة الله ترجو رحمة الله قالوا اطيرنا بكاظم من معك هنا عادت الناس يحاولوا يثبط النبي والرسول الذي إليهم ويقنعوه تماما يعني يحاولوا أنه يعيز تماما منهم فقالوا اقول لك لبحنا متشاعمين منك ما عدت مشتي اطيرنا يعني تشاعمنا لان التشاءم بيقولوا تطير قالوا لأن عاده العرب قالوا كان كما إذا عاش العرب كان إذا جاء إلى عند طائر بيزجره ولاي خوفه وقال الطائر يطير إذا طار إلى جهة اليمين فقال لها خير ثم فاجي خير خاصة عندما يسافر إذا أقبل على طائر بيزجره ولاي يعني خوفه وطار الطائر فإذا اتجه إلى جهة اليمين قال إذا اتجه إلى جهة اليمين قال إيش؟ في يقولوا خلاص طائر يعني إنها خير بيجي لهم خير ونتجه إلى, إلى الشمال قالوا ها يوم نح. وهذا طبعا ما هو مشارع في شيء ولا هو صدق ولا بالله كلام ما لحل هذا ما لح الضد في طير اليمين ولا إلى الشمال ما هم أثر لكن الشاهد المقصود الان يقولون تطيرنا يعني احيانا يعني يقول بيستعمل الطائر واذا طار الى الشمال نحكي قالوا طيرنا اشي ليش انا لفظ تطير من الطير مشتاق من الطير تطيرنا يعني يعني قالوا طيرنا بك وبمن معه. احنا معك نحن متشائمين بك قد بدامن ومعك يعني ما عاد يجي لنا ايش ما عاد يلاحق لنا خير وما عاد لا لنا مصاب من حين جيتوا قال طيركم عند الله حظكم كأنه قالوا شؤمكم وهذا هو عملكم هو عند الله يعني حظكم وما يأتي إليكم هو من عند الله فالله هذي بيقدر لكم يعني كأنه, بيقول يعني كأنه بيقول أعمالكم وحظكم هي عند الله هو ذي ايش هو ذي بيعاقبكم قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون إلا أنتم كذا قوم تفتنون يعني في الحين يقول لا يضحك عليكم من جاء يعني يغويكم تقوون يعني انتم محل الغوايه محل الفتنه لا يفتنكم اي واحد بل انتم قومون تفتنون لا يفتنكم اي واحد كانه قال في الحين يقول ذالحين امنت الله ما يضحككك انتم يعني كباركم وزعماءكم يضحكوا عليكم وتصدقون بل انتم قومون تفتنون هكذا يغواكم ويضحكوا عليكم ويقو لكم اشياء يعني واضح انها خلاف الحق حين يجعلهم يعبدوا أفنام واضح أن الأفنام ما هي يعني ما هي, ما هي بعيدة من المنزلة العلوهية ولا بأي شبه فيها اذا حين يضحكوا عليهم بل أنتم قوم تفتنون يعني تغوون يعني يغويكم أي واحد ويبحك عليكم أي واحد في الحين نقول لهم أنتم لا مضحكه بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون كان يوجد في المدينة تسعة أنفار تسعة أشخاص الأشخاص جمعاً في كلمة رهط لأن رهط تستعمل للجمع إذا هو من العشر إذا هم من ثلاثة إلى عشر يقال لهم رهط إذا به مجموعة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشر يقال لهم رهط هابه... مثل الآن نقول إحنا قدرة لكن تسعة. تسعة, تسعة أشخاص تسعة رهط يعني إذن المراد تسعة أشخاص تسعة غفار كان... كان هم إيش قال مفسدين وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لان رهط في معنى الجمع. لأن راه في معنى الجمع. كأنه قال تسعه أشخاص. قال وكان في المدينة تسعه رهط ولا عادة التسعة راه في الجمع. لكن لما كان رهط في معنى الجمع، امكن الإضافة اليه وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض. كانوا مفسدين. كان بيتكفوا شرهم. يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما بيجي منهم خير. ما بلا خساد. وهذولا يعني شرار من شرار الناس فقال اش <تصفيق> <تصفيق> قالوا تقاسموا بالله هذولا التسع على, على المفار قلنا شرار الناس فكيف كيف ان الشرار جاء عادة بيجوا فيهم الشر زيادة وهم اكثر من يفسد فهذولا ذي هم اشرار قالوا تقاسموا بالله قوموا نحلف كل واحد يتكاسموا يعني في ما بينهم كل واحد يحلف لنا لا لا يحلف عندنا كل واحد يحلف إن إحنا بنعيش فكاسموا بالله لنوبيتنا هو أهله يعني كل واحد يقوم ونحلف جمعه كل واحد يحلف مننا لا إن إحنا نبيته وش يعني نبيته يعني نحن نهجم على فلال نهجم على فلال لأن نبيتنا هو وأهله نبيت أهله يعني نهجم على هو أهله فلال لأن في كل وقت البيات ولال ه قالوا ونحلف يعني كأنه قالوا نتفق نتفق ون ونحلف على هذا الأمر نقسم قالوا تجاسموا بالله لنبيثنه وأهله ثم لنقول نقول أن لوليه ما شهدنا ما لك قاله ورجع قال ورجع ونح ويش ورجع نقول أو أو لا إيش ورجع ويدسمون نبا يقولوا لا إيش يتحلف كأنهم على هذا الأمر نبا يقولوا لأهله الولي يعني أولي الدم أجا أخو أخوة ذه و أجار لأن أهله هناك أنا مرز زوجته واسرتها الخاصة قال ثم نقول ان لي ما شهدنا مها أهل ما رينا ما رينا هلكم كنا شاه حضرنا صح ما حضرنا هلكم يعني وعند بعضهم تفسرت الشهداء تكون معناه حضره يعني معناه حضرة وراء فد الراغب الراغب الراغب قال كذا في التفسير في المفردات <تصفيق> قال بيقولوا يشهد فلان كذا بمعنى حضر وراءه ادرك حضر وادرك صح. فقال بقى ما حضرنا ايش وادركنا هذا الامر وراينا ثم لنقول ان الوري ما شهدناه ملك اله واننا رافضون قالوا با يقولوا كذا بعض يقولون ولا ببعض يقول وليه ما رينا ما حضرنا مهلاكم ورحنا دارن كيف جايو وإحنا صادقين ولا ولا كذبنا ولا شيء في الكلام <ممم>. <مم. <مم>. هنا إذا قلنا إنهم ذي قالوا هذا الكلام -س -س يعني يعني ب يعني بريء يحكي هذا الكلام قالوا يقسموا إنهم ببيتوا بي وقالوا بعندقول ال الأهل ما ما حضرنا مهلاكم ولا رينا شيء وإحنا صادقين ما في إشكال ما بلا بعضهم بيفسر واننا لصادقون يعني بيجعل قالوا ثم لنقول ان الولي ما شهدنا ملكه وبس واننا لصادقون بيقولوا في نفوسنا احنا صادقين ورجع يجي اشكال على هذا التفسير لا يجعله من القول وما جاء في أي اشكال يعني ورجع نقول انه إذا قال قال ايش لنذ مخشري مثلا فسرها ان قالوا اننا لصادقون ما جعلها من المقول من المقول يعني قالوا ايه قالوا بنقول ما شهدنا ملكه وبيقولوا في ما بينهم إحنا زاد قل يعني يشتوا إذا نفز نفز ما كذا لأن يقولوا في ما بينهم قالوا بذا حين أبا نقسم بالله نحنا نهديم عليه وبا نقول لهلا ما حضرنا وحنا زاد قل ما كذبنا حتى استدل به على أن أن المجرمين والمشركين بيستنكروا الكذب هن قالوا كذا وقالوا ليش كافي يقولوا كذا وحنا زادين قال يعني ما هم يعني أهله يقتلوه مثلان اهله ويقتلوه اخوه ورجع يقولوا ما حضرنا ايش مهلك اهلك فقط ما حضرناه هو هو ايش تولجير كذا دي عم يتسبلوه قالوا جيجع يحلفوه قال, قال ببان حلفوه ان احنا ما رينا قتل اهلك يعني قصدنا ما رينا قسله وبس ما بلا رينا قسله ما قسلك يعني ما هذا عندك هذا عندك الكلام الظاهر واجتئوا وال على إشكال وسابر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون هم اتفقوا فيما بينهم وأقسموا أن باعث والله ما ما خلاه ما بالله والله أنت قامل ما بلا ثم أنت قامل لأنه يعني ما ما دروا به وخافوا عليهم وعندهم ال debates برا العمر وما دروا لا والمفايدة والله في الله ما بيمنكر ما بيخدع لكن ثم مكر من باب حين قال مكروا, مكروا ومكروا مكروا ومكرنا مكرنا قالوا ان الله يعني قدم خارجين الى عند عرادوا قدموا الى مكان اشتوى ايدياش يقتلوه هو اهله صلت الله عليهم ان نزل صخرة حجزتهم في مكان ما عاد سور يتحرروا دول اتفعى لما ارجع جائس العازبه وانت العازبة حقه خصوصا انهم قالوا يعني حتى بي في بعض الروايات بيقولوا هذولة التسعة قالوا يتحدث الناس قالوا بقى لنا ايش كارثة وانه بقى يجيه لهم عقوبة للناس يا محطان راح في ثلاثة أيام قالوا انه بقى يتحدث وقال معهم ثلاثة أيام بعدها يموتوا يجيه لهم كارثة قالوا هو بيقول في ثلاثة أيام احنا بنروح نقضي على هالله له نجحت راحوا ورجعوا ايه. تغلق على يم المكان وقعدوا لما هلكوا جمعه قعدوا في المكان الى ان ايش هلكوا يعني جاء عليهم الآيش العقوبة جميعا قال <تصفيق> ومكروا مكرا ومكرنا مكرا يعني ما خليناهم ما مكناهم فقال فانظر قالوا وما كرنا وهم لا يشعرون هم ما ما من ولا هم داروا وش إذا ما هو جبل نواج طبعا هم ما كذا. لا ما هو مكرد هذا ما جثاياه. لكن والله أنت كم منهم وهم لا يشعرون يعني ما ب ما بيحسوهم قدرين العمر ثابر والنبي يتحقق لهم ما أراه. ما دار يوم خروض يعني. لا ما مكرهوا يخدعوا وتخفوا وكذا والله ما في ما أظلم هاي تخفي ما بدناه هذا الشيء هم ما. لأن الله ذبل عليهم. والله خلي التافيل ما هو مك. لما هذا المكر يعني كانوا بيخادعوا في هذا خادعوا حاولوا أن يذهبوا في الليل ولا حد يدري ولا فانظر كيف كان عاقبه مكرهم أننا دمرناهم ولا إننا دمرناهم وجوهم مجمعين ورجع قال بس كيف كان عاقبه مكرهم لا دمرناهم وجوهم مجمعين إذا قلنا إننا فيقول كلام كان فقالوا يعني ورجع بس كيف جاء يعني حايعين قال كيف النا قال إننا دمرناهم كثرنا في قد استئنف ونقول هو خبر كان كان عجبة تدميرنا انظر كيف كان كثرنا ما كثرنا دمرنا قلت إنها... كثرنا نا الخبر كيف كان ما بعث الله ضل لما يبا يخبر كيف كان كيف كيف اننا وصلنا هذا فتحناي خبر خبر كان لا ما هي انه ما هي انه ما له انظر كيف كان عجبه يعني كيف يجي خبر مقدم إن كان ورجع قالوا اننا دمرناهم وقومهم هذا هو كلام استنفس لا هي كان خبر كيف ها مقدم عليه كان ان دمرناهم فتلك مثل ما يبدلون لا جعلناها حبر كان اذا كان هناك كيف كان خبر كان اذا كان هناك كيف كان كيف كان جي كيف فتحنا بدل من كان خبر كان هناك كيف كان هناك كيف كان هناك كيف كان كيف كان كيف كيف كيف كان هناك كيف كان فيها ما فيها فيها. لا ما هو هي <تصفيق> على خبر اخر ايه يا عماد ولا هو دمرناهم قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا قال الحين الان كان النبي ومن فيه. قال تلك اش아이 بيقول خاطب النبي تلك بيوتهم خاوية. بيوت خاوية ذيك البيوت خاويه مخربه خاويه يعني كان ما قد حقتها الخاوية يعني قد دمرت قد السقوف قد فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا كأنها قد دمرت سقوفها ومعذبها عذب الشي منها فلذا أشار إلى هذه تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم إن في ذلك لآية لقوم يعلمون هذا في آية ان الله, ما إن الله لا يهمل العصاه وأن الله بيحق الحق مهما كان لكن القوم يستفيدوا ينتبهوا ويدروا وأنجينا الذين آمنوا ولما المشركين الكثير من ما بالرأي ولا بالرأي <تصفيق> الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا دمرناهم وقومهم هذولا تسعة رهط ودمرناهم وقومهم الذين آمنوا. يعني إيش فالح من آمن معه الذين وكانوا يتقون. <تصفيق> نعم. الفريق الثاني نعم الفريق إذ قال لقومه يتأتون الفاحشه يعني ها أذكر لوط إن إذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون بالتأتون الفاحشة وأنتم بعقولكم يعني يعني كأن هذا منافل الحج هذا الالاش الفاحشة بالتأتون هذه الفاحشة وأنتم بعقولكم عقولكم وأنتم تبصرون. كان بصيرة القلب آ إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء يعني كان بيع بفسلانوشية ويستنكر يستنكر آخر وبيلا نوش الفحشة هذا الفحشة كأنه ال... المعك هذه زادت في الفحش انكم لا تأتون الرجال قال بي تاتون الرجال بتفعلوا بالرجال شهوه من تفعلون بالرجال شهوه وتتركون النساء هذا قال بل انتم قوم تجهلون يعني بلغتم الى حاله كبيره في في وال... ويعني و... و... والتعدي وال... يعني والمخالفة والمخالفه للشيء للش... للش... للفطره حتى فما كان جواب قومي يرجع به حين بيقول لهم كذا ما دروا به لأن أحمال ماذا ردي له مش أن كل عاقل ما دروا قال فما كان جواب ما دروا يجوابه فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجو على آل نوت ما دروا فيه قالوا قالوا ها أخرجو على آل نوت من قريتكم من كريتكم إنهم أناس يتطهرن قال ربنا حجر إنهم أناس يتطهرن أراضي صخرية ما ظلوا بيتحركوا هرجوهم بسر وشبايلهم فانجينا هو أهله إلا مرأته لأن تظهر سفه وصفة جيدة ما بيها... فيها. والبعض اللي نبيتهم لكن اللي كونها وصفة أصلاً ما في الظهر. الظهرنا ما في له بي قال دولا عندك يعني كان ما هو صدق أو كذا. و... إيه فكانتوا في قالوا المقصود في الرواية عارف عباس يعني قريبه يقولوا كذا إنهم جيات ما قالوا كذا يعني نمجي. خرجوا من نجيات إنهم, إنهم ناس قال قال عباس ما الاستهزاء بهم. إن قالوا إنهم إن اللي تطهرن إيه والله مش عادهم شد جندو إيه لا زال مشددم هذاك صفر فذنا لكن تطهر مؤكد ما تطهر ما فيها كلام أوه. فانجيناه وأهله إلا مرأته قدرناها من الغابرين قال فانجيناه إن حن... قالوا تهددوه كذا انجيناه وأهله إلا إمرأته ما هي قدرناها يعني حكمنا عليها بأنها من الغابرين يعني ابن الماضي أذى أذى بي يحك عليهم الهلاك هلاك فغابرين الماضي يعني بيقول غابر يعني ما جرى على قومها من الغابرين يعني من من الماضين أو من الذين يعني من الماضين الذين بايع عليهم الايعاب بقى وانظرنا عليهم مطرا فساء مطر أمطر الله عليهم الحجار. هل هذه الجريمه أمطر الله جعل الحجار اي عليهم مثل المطر وانظرنا عليهم مطرا فساء مطر من قل الحمد لله وسلام على عباده الذين افطع. قل الحمد لله. ما أرضي إبرو ليه إنه بيسمع وزعم من بيته. هذا شقة. ها؟ هذا شقة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين افطع. قال قل يا محمد الحمد لله. يقول للناس الحمد لله الذي ينعم على الناس وبي بعيش من الظالمين يقول الحمد لله على الناس الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام على العباد الصالحين والانبياء والأنبياء والمرسلين كأنه هنا بيقول النبي يبدأ خطاب للناس ويبين لك كيف يبدأ الخطاب وهذا ما عادت الخطابة هذا الحين يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى ال بيته الطيب من هذه الآية قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير الامال يشركون قال يقول لهم النبي قل لهم كذا الله يعني الله خير ولا هذا الافضل ونفضل افضل أحسن احسن الله ولا هذا الافضل هذه يشركوا اجعلوها اله طبعا ما فهم قارنه وهم دارين ما بتسويش لكن في توضيح لهم لأني منش بيعبدو هذا الأثنام يقول الله هو أفضل ولا هذا الأفلام. اه الله خير أم ما تير يعني قالوا هنا بل هنا بيقول الإذراب خليكم من ذه هأذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ما نه اللي جت هي بيقولوا أم هنا الإذراب لكن ما بنفهمش عن الإذراب يعني كأنك قال إيه أنت قال يعني قال خليك من هذا الكلام الذي خلق أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءاً فأنبتنا به حدائق ذات بهية هو أفضل ولا أهلاً يعني خلاص خليك من الله كذا خليك من هذا الكلام خلينا ننتقل إلى كلام آخر نقول أذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء أذي خلق هذا كلها الأرض الذي تعيشوا عليها والسماوات كلها وأنزل لكم من السماء ماءاً وهذا بينزل لكم الماء أذي هنتوا محتاجين لما تضرين وفانبث به وانبث لكم علي بهذا الماء حدائق ذات بهي حدائق يعني بساتين مبلغ قالوا قال ان البساتين كما هي محاطه بسوره بسما حديده البستان اذا هو مسور بيقولوا الحديقه في بعض ال يعني بعض ال او اللغه قالوا كذا حدائق ذات بهجه يعني تسر النفس تفتح النفس هذه أنزل لكم يجعل لكم خلق السماء وخلق الأرض وجعل لكم يعني ننزل الماء لكم من السماء وجعل لكم حدائق ت يعني سر لكم وتأي أيش تفتح نفوسكم. لكن أنت دا ما دام خطاب النبي إيش؟ اه. عندي ربي لا لا قل لهم كذا. قل الحمد لله وقل لهم الله خير أمم أيش يكون؟ أممتنا لهم هكذا. قل الحمد لله قل قل لهم الله خير أما تشركون ورجع قال خلق من هذا قل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة يعني أنبت الله حدائق فيها بهجة والنفس وتفتح النفس ما من استضعتوا أنكم تنبتوا ولا شجرة لأجيوش مائي يقول ما كان لكم أن تنبتوا شجرة يعني ما من استضعتوا أنكم تنبتوا شجرة فصح الانسان الان ما هو اللي بينبت الشجر الانسان الان ب مثلا يحط البذره ويسقيها والله يبي ينبت الشجره ما الانسان ما هذه ولان احيانا ما ترضى تنبات ما ترضى فيشتقوا الله هو اللي بينبتها اذا انتم لو ما يجعل لهم الله هذا من فمحترجوا صبروا ما من استطاع تنبتوا ولا شجره ما من استطاع تنبع انفسكم ما كان لكم أنتم بتو ولا يعني ما من حصل هذا الرحمة وليس لكم ها؟ إله هم مع الله عبد إله مع الله تشتو وهذا يفعل فعل كل هذا بل هم قومون يعدلون يعدلون يعني بنحرفوا كأنهم يقولوا لا أمانا همد ولا قوم عوج همد ولا قوم عوج ما بيروا يستطيعوا اي يتبع يتبعوا الطريق المستقيم بل هم قوم يعدلون يعني يميلوا عدل عن الطريق بيقولوا. كان قال بالهم قوم يعديه والبالم دولا قوم ما بيرضي إلا ما بيساعد من لا غلب، ما بيساعد إلا العرض هنا قالوا الحين قال إيش؟ الكلام يعني النبي بيقول يعني الله بيقول النبي قل هذا الكلام؟ قل أم أمن من من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء فأنبتنا. وليعتقل فأنبتنا. لأن هذي بيحكي هذا الكلام. وذي بيحكي الكلام. بيصير ينتقل إلى إلى <تصفيق> يعني أنا بقول لك كل فلان أني أحببت كذا كل مثلًا بلغ فلان رسالة من من من فلان من حسين وقول له أني أحببت كذا وانتقل إلى خط إلى التكلم لأني أنا ذي بنا أقول أحكى هذا الكلام قل له أني أحببته قل له إيه بيسبور كما المتكلم أنا يعني الله هو يعني ذي بيحكي هذا الكلام فانتقل من الغائب إلى ليش اللي نتكلم وعفيه ربما جاء بهر اخر قال لا نقدر لكن يقول الناس ها أن ان الماء ذي بينبت حين قال لكم من السماء ماء لو قال فانبت يعني يلا يقدر واحد من الماء فلا يقدر واحد يقول فانبتنا يعني احنا ما هو الماء ذي بينبت اه يقولون ما يصير تجاوزا ان قلنا ما بينبت يعني بدون سبب لكن ما جاء لكن نحمل المعنى دي مقصود الان ان احنا مشتي نقول نعم الله فأيش فانبتنا به حدائق ذات بهيه ما كان لكم انتم بتشجرها ا الههم الله عبا الههم الله بعد نشال بلهم قوم يعدل ها ايش ما لا انبت ها قوم صح صح, صح صح لي قال جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا قال الذي جعل بل كان قال بل هل الذي الأرض قرار؟ كم الأرض قرار؟ جعل الارض قرارا بشر كامل نعمه ان هي الارض قرارا كما قال واحد ذخينا ارض ما الا انثار يعني كبيره لو يهب لها واحد أرض كذا ميراه النعمة ما بعدها هذا يجي على الها للناس جمع كلهم الأرض كلها الأرض يجي على قرار للناس أنعم هذا بهذه النعمة هذه لكم الأرض قرار تستطيعوا فيها تحيوا فيها وتستدروا فيها أما يجي لكم الأرض قرارة خلالها أنهار وجعل أنهار كثيرة في الأرض خصوصا هذا في كثير من البلدان اللي بيجي فيها المياه فيها مفتوحة وأحنا ذلحين هذا كذلك هذي جعل في الأيش يعني جوف الأرض يصل إلى كل إلى كل مكان يجعل خلالها أنهار ويجعل لها رواسي ويجعل الأرض رواسي الرواسي هي الجبال ريجعلها على الأرض لأنها بالتنفّع لا تتحرك الأرض وتضطرب لو ما الجبال ان الأرض من كون ويجي إلى تكثر الهزات والزلازل فالله جعل هاي الأش ثبت ثبت الأرض قالوا وجعل لها روازيه يعني جعل لكم أماكن وسبيستقرها لا لا تتحرك ولا ت تخرب عليها كل ويعني ذا بسر الجبال العظيمة الكبيرة الشاية جعلها الله ليها تثبت الأرض لنا في نعمة كبيرة وقدرة كبيرة من الله هو ذي هذا ذي الذي يستحق أن يعبد وجعل خلالها أنهار وجعل لها روازيه وجعل بين البحرين حائزا أيضا هناك يعني قدره أجيبه مثل إنه جعل بين البحرين حاجة ذي قد مرة لنا إنه في بحر إنه في جبل بحر بجبل ما ما ما تختلط من ثلاثه ما بين هاي فاصل يعني هناك محسوس ولكن كل واحد الخصائص هذا قد... قد في بعض ال أماكن ها يعني قد يكون هذا كل خصائصه إذا ذا ح... مثلا حذب وذا مالح ما يخت ما يختلط ويقول هذا حذب هذا مالح وهم تلافقين ويجلسون سنين هذا ما يستطيع الا إيش ولا جبان الفاصل هناك محسوس فقال من هو هذا؟ إذن قدرة إلهية إذا هل هو هذا ذي نعبده؟ ولا ألف الأمر أما نجعل الأرض قرارها إشتي بيبين لهم قدرة عجيبة ونعم هائلة بالنسبة لهم أمن جعل أرضا قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين عاجزة آه إله الله أباس قلوبه إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون لا ما هم دارهم بشي ما قدم كذا يجعلوا إله الله هو الذي بيسوي كل شيء وذا ما بيستبره مثل ما مثل ما عم يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هل هو بيجعل يجيب المضطر لأنهم قلنا لكم كما قدم في حالة خوف وخلع تعا ما عبد لا بيرجع الى ربي دول مش لكين الأصنام الاسنان قال أقدم في البحر وجاهم العواصف والكذا ويعني وخافوا من الغرق يا الله بده ربي ولا ولا نام خلاص ما عاد يتذكرها ولا بتخطر على باله قال هادي بيجيب المضطر حين اضطر واحد يوقع يغرق ولا يهلك ورجع مع عبد ادري مع عم هاي الحل ورجع يرجع إلى الله قال هم كذا قال ها من هو ه ذي هو إله ولا ظل أشهد أن أشهد من يجيب المضطر إذا دعاه بيجيبه ويكشف السوء يخرج الإنسان من أش من ال من الظائق هذه فيها ويجعلكم خلفاء الأرض بل ويجعلكم ذي بيجعلكم خلفاء ذي بيمكنكم في الأرض ويجعلكم تعيشوا في الأرض ويجي لكم يعني المتحكمين في الأرض الإنسان هو المتحكم في الأرض هو المتولي يعني هو الله المتولي إلا هذا الأرض ما بحيوان آخر يستطيع يقف أمام الإنسان. فالله مكنه جعلها من هذه الذي جعلها لكم هذا الشيء وجعل لكم خلفاء الأرض هذه يستحق أن نعبده ولا له الأصنام آي مع الله قليلا ما تذكرون لاحظ هنا قال ما تذكرون هنا يعني أنتم ما بتذكروا ما فيكم خير لأن هنا قال الذي نجيكم كما ايش كما ضرّيت لكن ما تذكروا قليلا ما تذكروا ما يعني تذكرونكم قليل ما يعني وربما قليل يعني ربما يفيد العدم ما بتذكروه اصلا احيانا يقولوا قليل يعني ما بيجي منكم طيب قليل خير ايش ما في الخير يعني هنا قلنا تذكرون لانه ما بتذكرون هذه بينجيكم عند ايش في حاله الاضطرار في حاله يعني عندما تكون في مالك ما بالله بينجيكم اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته من هو؟ بل يعني كل... بل من هو ذي قال الحين يقول الحين بل عندنا يقابلها إلا يقول إلا من هو يبي يسوي كذا إلا من هو يبي يسبر كذا كان قال إلا من هو ذي دي... يهديكم في ظلمات البر من هذا بي يبلههم اليوم في في البر الحين يوم مثلا أحيانا في الصحراء ولا ما عاد يعرف واحد الليل ما عيرا واحد شيء وما يهتدون لا من الجنوب بيدرو وان الشرق وان الغرب وان الشمال وان جنوب من هذا علم النجوم يوم هذا <تصفيق> <تصفيق> هي اللي هتدافع الله ها وانفصل ذي هو الله ذي الحجر ذي كذي ما بشر تسويه مسلمي بعندنا هذا الطواف هم بيعرف أهلهم بذي بيقولون خلاص السماوات والأرض وكل شيء من يهديكم في ظلمات البر والبحر كذلك لا في التدافع البحر وما يرسل الرياح نشرم بين يديه رحمته من نادي يرسل الرياح إيش نشرم يعني تنشر الأيش يعني بتنتشر, تنتشر تنتشر للأسحاب وتتقدم على ايش قبل يجي قبل المطر تبشر. من هو وتبشركم هذا مشرا يعني بتنشر السحاب كأنه ولا بشرا يعني تبشركم على قراءة حفص تبشرنا. تقدم الرياح هي بشارة كما جاءت الرياح يستبشرون جباجي مطر ها من هو الله هو الله ولا ذهل فنام اله مع الله عباد تقولوا انبي اله مع الله تعالى الله عما يجريكم تنزه وتعالى ان هذا ال... الذي يقولونه امن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والارض االه مع الله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين كان قال بل... بل امن يبدا الخلق ثم يعيده هو خير ولا هذه الآلهة ولا أصنامكم هذه او لا اذن تبدوها يعني الاوثان هذه تبدوها اما يبدا الخلق هذه ثم يعيده بيبدأ الخلق ثم يعيده طبعا قلنا لكم بيقول لهم باشياء هي كلها معترفين بها قبل هنا عاد الحين قال, قال الخلق ثم يعيده لا ما في شيء عاد ما لا ما بيعترفون بالاعاده ما مقرين حتى يحتج عليهم انه بيحتج عليهم كل هذا هنا قال يبدا الخلق ثم يعيده يحتج عليهم بالاعاده يشتي بما ان جب ادله على الاعاده واضحه آه. جب دليل لو ما هذه بدأ خلق وفي ذلك بدأت بأيدي عارفين تعلمون ان الله هذه خلق انه قال الله لو سأت من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله بقل والله هذه دي خلقه دين زالين إذا ما جاء بأيديه اما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض هذه بيرزقكم كل حاجاتكم وذه يوفرها من السماء والأرض يجي لكم من السماء بلأي في ومن الأرض بلأي ما تتأيوا إليه الههم الله عبده الههم الله فبه الههم الله قل هات وبرهان لكم الصي ذا معكم هات برهان هات دليل هذا كلها ادله لكم ما بشيء الا لله هات دليل واحد هات وبرهانكم مش معكم من برهان اذا انت صادق ليه ما اله كله يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله كل ما بيعلم من في السماوات ويعني كل من في السماوات والارض ما بيعلم الغيب كل ما في السماوات يعني حتى الملائكه ما هم في السماوات أه. والجن وهذرك ولا... يعني قال هذا ولا ما بيعلم وايش ما حد يعلم في السماء ولا كل لا يعلم في السماوات ولا الغيب الا اللهم الله ما قبل الله يعلم الغيب هنا قالوا بعضهم انها جاءت يقول الا الله وجفعل يرفعها على البدل مع ان الاستثناء منقطع الاستثناء منقطع لان ال... ما هو من الذي في السماوات والارض الله <تصفيق> ما هم من في السماوات الغالث <تصفيق> تمام لكن إنه أحد يعني في السماوات فلذا جاءه أبدل هو منقطع فقاله على الغت تميمة مدرم هذه بقلوب الأبجال وبعضهم فاشتراك تشهير ذاني قال الواقع إنه بيقول كذا هو الجيل اللي بيعبروا من في السماوات الأرض يعني ما بحث مع أن يقصدوا كون في السماوات الأرض هذا المعنى ما عبر الجهة المقصود <تصفيق> بيقدر المقصود يعني, يعني كأنه قال قل لا يعلم أحد الغيب إلا الله كأنه قفت هذا الكلام ما حدثت هو المسألة؟ كونف في السماء ما بلقى قدي عبارة قد يبكذا عمد الحين قدي عبارة عن لا يعلم أحد ما حد ما لا يعلم من في السماوات والأرض يعني لا يعلم أحد ما المقصود كونف في السماوات والأرض في إذاه وكذا فما هي مشكلة الاستثناء لأن البدل يجيه مننا أحد يستثنين منه الله إيه تمام. استثناء مستثنى برا ولا منفرغ وش باقي؟ خلي استثناء منفرغ مستثناء من المقدر. تمام تمام ما احد اذا قال يلا من يعني ذكر المستثنى؟ وعلى كله في إلا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. لا لا قالوا بعض من على الغثيم والله معنى العباره معناها الإجمالي معنى لا يعلم ما في السموات وعلى يعني ما حد يعلم الغيب ورجع يقول إذا ما حد يعلم الغيب إلا الله ها. قال وما يشعرون ايانا يبعثون ما هم دارين ويحن برجع ولا هم في الوادي يعني كانه بيقول ما ما مهتمين بهذا الامر بل بعد يعني يشتي يقول انا الله السبب هو عدم تجاهمهم بالايش بالاخره آه. هذا اللي بيخلي يميناكروا ولا بيحين ولا بيرضى يسمع ولا هي عدم الايمان ولا من الآخرة فقالوا ما يشعرون أيانا يبعثون بل دارك علمهم في الاخره فهمتك. قال قال بل تهافت علمهم في الاخره ما عم بارمشي بل ادارك علمهم في الاخره لا قال يعني تهافت في ولا ما أي علم في الآخرة هو لا ما يعني ما دروا تدارك في علم في ما رضوا يعني ما منها بل هم يعني يعني قال بل لم يعلموا الاخره ما استيقنوا منها. ما يتقنوا لا هو قال ادراك معناه تهاوى يعني ان علم ما جاي ما عم يجي الاخر وقال بالاخر وقال يعني ما ادرو بالاخره من مرة وذي بقول لك علم على سبيل الاستهزاء قال طيب وعلى سبيل الاستهزاء المقصود بل ما الم ما علموا بالآخر. ما يتقنوا الآخرة بل هم في ما شك ما يقول ما ييقن بس رجوحين وضان في شك ولا حتى بنت. بل هم نعمون ما هم يعني بل حتى بل حتى وصلوا الى حاله ما عاد يمكن يقبلوا حين يقول عمون يعني كانهم اعمى ما عاد يمكن يرى بل, بل علمهم بل ما علموا بالاخره ولا ما بالاخره بل هم في شك منها بل يعني تحصل ما يعني أول مرة بيدارك أم يعني ما يجِن وما قالهم يجِن ورجع قال بل يشكّفه ما هن ما ب ما يجِن ما حصلهم بل بيشكّفه هو بديه وس بيسرقه لا بل هم منها هامن بل أصبحوا في حالة أصبحوا كأن عمي والأعمام ما يمكن يدرك ناعيا يعني أصبحوا في حالة حتى ما قد يمكن ينظروا كأنهم قد يعيش عقولهم قد سلبت منهم كان قد انتهت عقولهم أو سلبت عقوله, عقولة. إلى هنا ها من تريد مرة أخره؟ لا مرة أخره ما بيستيقنوا أكثر المؤمنين. عود بالله من الشيطان الرجيم والنسورة النمل سبعة ثلاثمائة وثلاثة وثمانين أي سبعة وستين. عود بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا آ إذا كنا ترابا وأباؤنا إن لم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 إنك لا تسمع الموثى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض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 ويوم ينبه بالصور ففدع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخلين ترأتنا فآتوه وحفص أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتكن كل شيء إِنَّهُ خبير بما تفعلون من جاء بِالْحَسَنَةِ فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمِنُونَ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرته ان اكونا من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما, إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله أخبر الله قال وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لم فرجون لا إنا لم قال بيستنكروا سنخرك قال لقد كين موت واحد ورجع يقعد فتره بعد الموت لما يصبح يتحول الى تراب عباد يرجع يبعثها ربي وآباءنا دول الأولين هذين قدوا أنهم ادريهم قدوا انتهوا مع أب شي منهم عبا يخرجهم ربي بعيد يقولونه كانوا مع ذلك لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا قد عدنا قالوا لنا كذا وآباءنا قالوا لهم كذا والأولين قالوا لهم كذا وما تدجاهد آباءنا قد ناتوا ولا قد رجعوا ودي قبلهم وهكذا لقد وعدنا هذا نحن, نحن بنجا نحن وأباءنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأول ما بلا مجابر ما هو ذل ولا دور عندك أبا يعني قبل قبل يعني وأبا أنا هكذا من قديم إذا ما قدح أحد يرجع ما بلا من ما خلاص يعني ما بينظروا إلا إلى إلى الدنيا فقط واحتجوا بالأولين قلهم بديهم ما قدح أيش ما قدريجو فقالوا ما إذا ما بلا أساطير الأول نقول نارهم يعني مثل حادث مثل قصص قصص الحجاز من حجة الأول قال قال الله قل سيروا في الأرض انظروا كيف كان عاجب المجرمين قال قل يا محمد سيروا في الأرض والظروف آثار الأمم السابقة وأنتم بتراكب رجعت روب رجعت روب مدنهم وبيوتهم خاوية مع فيها حد قلت تهدم بعضها وأنتم بدرو بس تذكروا وش يعلم هذا الأمر بسببه هم بسبب خلافة الأنبياء وعدم الإيمان بهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان المجرم فكروا وبشروا كيف جاءوا عقبتهم وش حصل لهم تأملوا يعني بهذا ولا تحزن عليهم ولا, تكو في ولا تكون في ضيق مما يمكرون قال الله النبي محمد لا تحزن لا ي... إذا لم يؤمنوا إذا لم يؤمنوا ورفضوا أن يأخذوا يكيدون له فلا تحزن عليهم لا, ي... لا تبالي بهم ولا تكف في ضيق مما ينكرون لا, ت... لا تبالي ولا تضيق ولا ت... ما هم اشك شيء لانهم كانوا بينكروا حاولوا مره يشتري ما يخرجوه لا يغسلوه لا يحبسوه لا يسلوه شيء فقال الله لا تكون في ضيق مما ينكرون لا تضيق من هذا الامر ولا تبالي به الناعيه ويقولون ماذا هذا الرد لو ان كنتم فادقين ايضا بين لنا يعني انكار اخر منهم أول ما بيقولوا كيف حبان رجعوا ودحنا تراب وابا انا وكل الأولين وزي عي رجعوا. ومرة ثانية قالوا وإحنا عبّان. حددوا لنا الموعد إذا أنتوا صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. للنبي النبي كل ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. يعني يعني بيقول قريب النهي لكم ايش العذاب العذاب قريب. لا تهاونوا به ولا تعيش لا تتهاونه وتطلبوه غير مبالين به فهنا قلوا فضيفة يعني قرب قرب منكم فضيفة لكم يعني قد قرب منكم العذاب بقينا في عشاء قالوا عسى بتتعمل إذا جاءت عسى إذا استعملت من الملوك يعني, في سوق يعني بتفيد التأكيد يعني إنه بايحصل يعني كما قالوا يجيها أنت إلى الملك يقول لك شيء. مثلا تسوي لنا هذا المشروع قال عسى أن نفعل قال إذا قالك لك عسى أن نفعل يعني خلاص إركى النباء يفعل لأنهم يعني إذا تبقى أشاروا أنه يمكن يعني إركى هذا الملوك الذي دعم هذا هذا هذا الملوك كذا فاستخدم الله هذا الأسلوب قل عسى يعني لأنه من الله هذا كلام يعني خلاص سيحصل لكم قريبا كان نهجا يعني قريب أنه يحصل لكم العذاب لا تستعينوا اذن رديف لكم قربة منكم العذاب هو قريب منكم كأن يجدوا وراكم قريب الرديف يجدوا وراء واحد قال قل عسى أن يكون رديف لكم بعض الذي ستستعيجلون يجي لكم شيء در كأنه حتى ربما مستعجل قال العذاب الذي برجعيني نعم ربما أجهوا بأحد يعني دفت بها الأشياء دي في الدنيا مثل بدر ونحرها وان ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس اكثرهم لا يشكرون قال أخبرهم بهذا إن ربك لذو فضل على الناس أفضل يعني تفضل عليهم واعطاهم ورزقهم وأمهلهم حتى الإمهال من الفضل من الفضل على الناس اللي يمهلهم اذا عبدهم يرجعوا وهذا من يعني من أكبر الفضل فإذا حينما يعني ينجر وراء سفاهتهم ومطالبهم حين يقولوا يلا هاجل بعجوبة ما بلا من فضل الله حين يتأخر ولا يعجلهم العقوبة فالله ذو فضل على الناس ولا كن أكثرهم لا يشكرون ما بيعرفوا هذا يعني أنهم يشكرون الله على هذا الفضل وإدروا النعمة ذهم فيها وإن ربك لا يعلم ما كن صدورهم وما يعرنون يعني الله عالم بكل شخص واش بيكن في صدره يعني بيخفي واش بيتكلم بك فلا تبالي بهم وإحنا دارين بكل شيء نعم هذا وأيضا عرف ان كل شيء ما يحاسبوا وما من غا وما من غائبه في السماء والارض الا في كتابه ما بشي في السماء والارض من أي غائبه يعني اي شيء غائب خفي المراد بالغائبه يعني الخفي حتى قال كان المراد حجاب التاء ما قال ما من غائب يعني الشيء الغائب لا ما بشي غائب لا في السماء ولا في الارض الا ايش إلا في كتابه مبين الله يعني معلوم لله ذلو... مثل مكتوب بقلم قلنا لهم التعبير بالكتابه حتى بالله يتيود ولا يشتغل ما بشيء في السماء ولا بشيء في الارض اللي والله عالم مثل الله هم في الكتاب لأنه عند العرب اذا يشتغل الشيء يعني أنه ما هو نافي يعني هم في الكتاب قالها اركنوا كل شيء مسجل يعني كل شيء معلوم لابن بنقول لهم بفسر أئمة نالبيت يعني ال ال ال الكتاب بالعلم ما بشيء ولا يوجد اي شيء خفي الا والله عالم به سواء في السماوات كلها ولا في الارض ما بلا بقينا في استعمال غائبه ما قال غائب قال هم باب المبالغه احيانا تستعمل التاء يعني له خفي لا بقدره لو خفي جدا ايه مثل يقولوا له يقولوا احيانا يستعمل راويه للراوي راوي راوي الحديث يقول راويه والله العالم العلامه احيانا يقول عد يزيد الكذب مبالغه كانه له شيء غائب الى يعني بشكل يعني ايش وفي خفاء شديد قال وما من غائبة في السماء والأرض إلا في الكتاب المبين يعني لو ما ولا يمكن ايش مبين يعني ما يمكن تختلف ولا يمكن يعني تخفى وأمرها واضح كنذل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون قال في هذا القرآن بيقصوا لبني اسرائيل قصص بيختلفوا فيها هل احيانهم بما بينهم احيان في ما بينهم وبين النصارى لكن قال بيجي لهم القصص وبيجي بها بالاسلوب الالهي يعني يعني بحيث تشوف فيها قوه حيبها يلاحظوا حين اسابهم هذه ان ما قصها الله في القران موجود ايضا في في بعض الكتب حقتهم يعني حتى هذا المفروض في اشعارهم ان هذا حق لأنه في هذه الرواية كثيره اختلافات ما عد من هنا بيجيب الحج فيها بيجيب في القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمن إن هذا القرآن هدى هدى هو خبر مرفوع من الله إنه منول يعني الضمه المقدر على الألف هدى وبين لنا من حين عطف عليه ورحمة ورحمة يعني وإن هذا القرآن رحمة يعني هدا و رحمته الله بيقول ولام لا لام دي بسموها لام المزحلقه يعني بيأكد لنا هذا الكلام واللام كان يا هو لام ابتداء لحلقه الى الخبر بيأكد لنا ان هذا القران فيه هدايا الهم في يعني نعمه كبيره ايش جاب من اول يعني وقبلها مفتوح الدال ما الالف ما بيشد حركه الالف لا يحرك وساكن والذال هذه يعني تنون قال احتاج دي مخلفه على ما فن قال هذا القران هو هداه هدايه للهم يعني المفروض انه نعمة كبيره حين يجي حاجه تدلك على الطريق يعني تخيل انك في مكان في خطر ترك مع واحد في الصحراء بيفرح بواحد يدل على الطريق لو بيديه كل ما كل ما يملك هو له على الطريق هذا قال مو يعني اخطر واكثر هم بيدلونا على يعني الطريق الى الناس سائلين الى جهنم ولا بيدلنا النبي والقرآن بيدلنا على الطريق الى الجنة بحسب لنا الطريق وان يسير يدخل الجنة قال هذان هذا داية دا دا لك يعني في نعمك كبيرة المفروض لكم تأخذها ورحمة لك نعمة بهذية في علمك ورحمة لك من العذاب لأن العذاب شديد ما هو سهل والناس فعنهم مقبلين على يعني إذا ما اتبعوا فهم ايش هم في جهنم وقال هذا القرآن هو هداية للناس بطريق الخير ورحمه لهم ينقذهم من جهنم ورحمه للعالمين ورحمه للمؤمنين وفي الواقع هداية ورحمه للناس جميعا لكن أديب يستفيد المؤمنين جاهوا بيهدئهم وجاهوا رحمه لهم والنذي بيكفر ولا بيعصيما بالله ما, ما جاهوا في هداية له ما اهتدى بي ولا جاهوا جاهو رحمه بل باجوا عده ايش يعني باجوا حجة عليه بجوه حجة عليه وبجوه على الأهل يبضعف على العذب إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم قال باختلافات بي بيجوا بينهم وآراء فيما بينهم آراء كبيرة اختلافات كثيرة حتى بكفروا بعضهم البعض وينكروا على بعضهم البعض قالها ربي بايحكم بينهم ويعرفهم الحق ويعرف من ما جاء به عايش الدين الإسلامي هو الحق إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم العزيز الذي لا حد يظهره ولا حد يرده والعالم بكل شيء بيجي ما يخفى على شيء فتوكل على الله إنك على الحق المبين إذا توكر على الله فأنت على الحق ولا الإنسان على الحق في الإشي كأنه عدي التنبي إذا كنت على الله مشتاق لا أن يكون الإنسان يعني ما على ما أراد الله ما بشي كنت الله هذا المنطق ما هو ذلك يتوكل واحد على الله ويتماني لله اذاك عمل يعمل بما اراد الله ويعني وي امتثل اوامر الله ويترك ما حرم الله وخلاص ويتوكل على الله ويعتمد على الله ولا عد على شيء ما عليه جاي للشيء إلا حاجة لا حاجه في صالحك فتوكل على الله انك على الحق المبين انت على الحق ما عاد عليك على الحق المبين على الحق الواضح انك لا تجمع الموتى من ما يرضى يسمعوا ذولا ولا ينتبهوا لا عتبان يعني السبب ما هم عندك المشكلة ما هي ولا في كلامه ولا انصالك للمعلومة أنت قد بتجيب اللي علاج بل لازم لكن قالا ذي أصبحوا كالموتى ما حد يعني ما عاد عندهم قابلية تمام مثل حجبة ميت لو إذا شيء كلمه الميت ما يمكن اسمع لو ميت شبههم الله بالموتى يعني يعني يخبرنا عن مدى عن وعدم استجابة لو يجيهم ما يجي بدون ما انك لا تسمع الموتى ولا تسمع صمت الدعاء إذا ولا مدبرين كذلك ذابه واحد صنادق ما بيسمع الشي الجابرة ومقفي مقفي وطرقه والشي الجابرة ما هو فاهم منك ولا معلوم ربما إذا هو متوجه إليك يفهم الإشارة بعضك بعض الكلام بعض الكلمات حين بنت بتكلمه أمامك الرأس نج الذي واحد حين بواحد ما بيسمعه وبتكلمه بعضه بيتد يفهم حركة الفم بعد الفائقه لكن ما يقدر اصلا ادرك ما علي يمكنني يفهم له. تسوي تحاول كما تحاول قال اذا هذا لا المهم كذا مثل الميس واللصنه قدره من عندك اخوانك تفهم اذا فهمها يعني كان يقول لعك. لا تاهله يعني لا تأخذ في يعني لا يدخل في نفسك شيء ولا يغثك ولا تقدرنا السبب من عندك ولا من تفسير لا أنت بدك ما عليك ولكن هم يعني السبب من عندهم عدم التقبل من عندهم مثل الله قال عند إن هجي انت تجاب الميت ولا واحد خنج ونقفل ما عدى نافع لو تحاول كم ما تحاول وما انت بهذه العمية عن بلالتهم لابه واحد عما قال ما يذك تعلمها الطريق لابه واحد عما شي تخبر له توصف له الطريق ما عندك كذا ولا ما يجي هذك لوت تسوي شما تسوي قال هذول عمية عمي يعني ما عد بيحاوله يستفيدوا كأنهم إيش كأنهم غطاء يقول لهم غطاء صار مع كان معهم عمله ما بيرضوا يسمعوا مثل الحجوم حلو فيصورهم الله في هذا بهذا التصويرات يعني إنهم كالموتى ولا كفنجل كف... مالك الجبار ولا مثل الأعمام اللي يقول يدل لك على النهاة ولا استحكم فيهم العناد ولا عدهم ما عدهم ممكن يقبلوا ما ما كان أمر. كأنهم مخلوقين هكذا كأنهم مخلوقين هكذا إذا هني يعبر عنهم يعني بيقول لك على أنه خاص ما يؤمن إن ملاعدي يمكن يستجيبوا وما أنت بهذا العمر عن ظلالهم أنت تسمع لا ما يؤمن بالآيات ما أنت ما أنت تسمع ويستفيد من كلامك الله شخص يؤمن بالآيات الآيات ييجي الله بآيات واضحة وواحد يؤمن بها هذا اللي بسمع والنا واحد ينكر الآيات ما يرضى يسمع تجيله آيات واضحة معجزات بينه ولا يرضى ما ما ما قد يمكن المعلق لا يجي من أي إن تسمعوا إيش إلا إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم يعني ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون هذه بيؤمن بيصدق يعني بيأمن بيرها ويأمن بهذه الوهن قد يعني ما بيبنع عقله ما بيقاوم عقلها لا أدرك شيء ما يعمل رأى الآيات وأذهف آمن بعض قال هذه بيستسمعوا بيستفيد فهو على ذلك ده وكذا مسلم منقاد إن قاد لهم وينفل لهم ما جئت به وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا باياتنا لا يدين قال كما رجع جاء يوم القيامة يعني يقول لا قرب كما قرب يوم القيامة بعضهم يقول إذا وقع القول, القول المراقبة بهنا يعني, يعني المحشر القيامة كما قرب يعني كما قرب يعني كما قربت القيامة باجي أجيهم علامة، قال برجع أجي الناس علامة، هذا باجي لهم الله يخرج لهم دابة من الأرض، يخرج لهم دابة من الأرض بعض اللي بسراها حيوان حيوان كبير جار و... روايات كثيرة لكن ما أدري كيف صحتها، بعض اللي حيوان طوله ستين ذراع وباجي واحد مع ما أكت... ما وإذا حد يشتري منها ما جاء ذي الحجة من سرعته وبعضهم وبعضه بيقولنا بى يأخذ خاتم خاتم سليمان وعصا موسى وكني يصل عند كل واحد ويضربها بالعصا في جبهته إذا هو جد ضرب في جبهته وسلب نور وكتب في جبينه مؤمن وإذا وضرب الكافر قال بعيش بالخاتم في جبهته بين أونه هذا في يعني من علامات القيامة قال بعدي وقال في في عيونه قال بالخاتم وسود وو لكن هذا الروايات ما به معنى ولكن مسألة ذاهفة هي بس الله اعلم كيف صحتها اهم شيء إن برجع يي قال علامة للناس قبل يعني يعني حين جب بايج على الحساب إحنا قبل تقوم القيامة بيجن مثل هذه العلامه دابه كلم الناس كما <تصفيق> الدابة؟ الدابة يصبح هنا مراد حيوان حيوان قد يجي هو حيوان يعني من دولة ما دولة الأربعة القوائم وقد يجي وقعد بعضاً بيقول بايش فرج الدابة لجي هو إنسان برواية عن أحد العمام ربماكتين بالقاسم قال دابة يعني إنسان وهو الإمام المهدي ويكلمهم أن الناس لا غايبين ولا تقول لجي لك أن الدابة هو إنسان لأنه قال بيش فرج تعذير كل ما مشى على الأرض الحين قال الله قال ولو إيش ولو واحد الله الناس اللي ظلموا ما ترك على ظهرها من منجب يعني ولا أنت ولا إنسان بقت غلظيها المهم أن بيجي شيء يخرج يبعث مبلغ عنه حين يقول من الأرض يعني كأنه كان حيوان آخر حين يقول جاب من الأرض يخرج من الأرض حيوان ويكلم الناس وحين يكلم الخلاص إنك هالتكليف ما عند السابري منو ولا ما يمل أنت هالتكليف من حين تخرج هذه الدابة؟ قال دخل لهم إن الناس في كانوا لا يؤمنون ما كان بيتي الجنوب آياتنا ما جنابة كانوا في لا يؤمنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعمون قال وفي هذا اليوم أيضا حين يحشر قال من كل قال بعد من كل أمة بياخرج الكبار حقونا والمضلين والمسددين ويجمعهم ويحطم ويرجع من الامه الثانيه هكذا ويقال فموزع يعني يمسك ما يعني يحبس يمنع ما يتحركوا لما يتجمعوا كلهم. من كل امه منهم والكبار قال أخذ كل امه فهم يوزعون يعني هؤلاء يوزعون قال يوزع يعني يمنع يعني في مكانهم لا ما جمع كل دول المسلمين اللي من الله من الامم هذا ما بلا كأنه مجموعات بياخذها الله من كل امه بياخذ مجموعة من المفسدين قال ويوم آيش نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون هذا الأفواج يوزعون يعني يمسكون ويجمعون وينتظر بأولهم إلى أن يأتي آيش الآخر لما يجمعوا كلهم لأننا بيقولوا وزع أو لا يزع يعني يمنع في اللغة حتى اذا جاءوا قال اكذبتم لما قدم كلا ورجع يقول لهم وقال لهم اكذبتم باياتي ولم تخيطوا بها علما يعني كيف انكم تكذبوا بالايات ولا قدرتوا شيء ولا قد حاولتوا تدركوها لانهم بيجوا بينكروا الايات بينكروا ما جاء به الشرع ما تتاملوا فيه ولا تسمعوا الصراحه هذا المتعنط بيجيك لك كلام وينكره قبل يسمع على الحلاء، ما قدره شكوه كنف أه... فقال إنهم بيجاو، إن المفروض أن العادل إذا ألقي إليه كلام يتفكر فيه, فيه إن أقتنع به ولا يرده لكن قال ذولا ما بيسمعهم أصلاً، ما بيحاولوا يدركوا الكلام حلاء ما بلاي ذلك يسمعوا قالوا خلاص فلذا قال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها أنا، ما قدرت بها حلاء في طبع علم اللي حاطها بها علم يعني المعرفة فتأملها يفهمها حلاوي يعني كأنهم يعني إنهم بسعتوا ما حتى حتى السماع ما بيحاولوا يسمعوا ويتفهموا الآية يعني المفروض الواحد ما بيقدر يكذب شين لابد تدارب كله المفروض إنه يسمع على واحدة ويرجع يحكم عليه لا يحكم على واحد ما قد دراب حلا قال اكذبتم بآياتي ولم قال ولم تحيطوا بها علم ولا وشغلكم ذا اما ماذا كنتم تعملون ولا وش كان بتسوون وش يعني كيف ذاكره ومنا نعمل التوبيه خلنا ووقع القول عليهم بما ظلم القول هنا المراد به قلنا القول يعني العذاب سماه قول ان الله في قال به قال به عذاب من القول المراد به المقول وهو العذاب وقع القول عليهم بسبب ما, ما ظلموا بما لا فهم لاين تقولوا جماعه يستروين ولا لا يستروين ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرة؟ ما قدروا رأيوا نعم الله ما رأيوا كيف نحن جعلنا لهم الليل يجلوا يسكنوا ويهدأوا فيه يسلموا من الإزعاج ويناموا ويرتاحوا فيه وجعلنا النهار مبصرة مضيء يعني بحيث يبصروا فيه مضيء بحيث أنهم يبصروا فيه ويسطلوا يلحقوا أعمالهم بأن هذه الأشياء يعني صعبة ما نسترى الإنسان يفعلها بيت هذا السنة، هنا كاب من نتعب اللي لنا إضاءة الفلل، تعبوا مدري وش؟ ماذا ربي بيصي على الأرض كلها في كل مكان، وإضاءة كلها جمع كل الإضاءة في العالم الآن ما مجاز، مثل يعني ما مجاز مثل الإضاءة ولا حل في حين حين سخر الله الكون كلها كذا لجل الإنسان مسرحة الإنسان ويراعي مسرحة الإنسان ما هي ما ما ينتبهون له هذا الأمر. ويدروا أن الله بنعم عليهم ويدروا قدره الله فيرجعوا اليه بدوه يشكروا على هذه النعم الم يروا ان جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا يعني وجعلنا النهار مبصرا قلنا مبصرا بحيث بدهوا في الابصار يعني الناس يبصروا فيه ان في ذلك لايات لقومي من هذا ايات على ادله يعني الاجل القوم اللي بيصدقوا هذه بيرجعوا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخل يعني يذكروا هذا اليوم يوم ينفخ في الصور هنا بأيسبر قال النفخ به نفخا بأن الله في الصور يعني كان يصوت في يعني النفخة الأولى بيقل تميت ما بقي يعني الأحياة عادم باقي وجعي متنازية معه ورجع ينفخ الله نفخ سانه بيقولوا بعضهم في الصور يعني ينفخ الله في الأجسام كلها ويبعثهم جميعاً يعني ما باجي يوم القيام حين يجي قبل يوم القيام فباي باي بايميت الله كل من على هذه الاشي كل كل المخلوقات ورجع قال رجع يجي ورجع ينفخ في في الصور أو في الأجسام أو نفخ أو, أو صوت أو أهم أنه رجع يبعثهم جميعا قال ها حين ينفخ في الصور فيفزع قال فيخاف من في السماوات ومن في كل الناس بيخافهم ما في هذا لأن النفخة الأولى كل الناس بيخافوه يمكن حتى لهم جيات لأن النفخة الأولى ما قد ما قد يجي معه عدا الدنيا قال إلا من شاء الله إلا ربما هناك مستثنين من بعض الملائكة هذين يستثنون من هذا الأمر يعني ما بالنسبة لنفخة الأولى بعض بيموت الناس بيجي بيخافوه لأن إن مشيت تخافه يموتوا الناس جمعة <تصفيق> <تصفيق> لا بعدها في يوم من بدء يوم من النامه. صح. بجاي بعدها. لا يعني جاي يوم الجمعة. لا تجيء بعد ذلك. أما ذي أصله. ويوما في الصور في من في السماوات ومن في الأرض إلا ما إن شاء الله. باي... قلنا نقولنا على بعيسى فقال وجزء تفسيره بالنفخة الأولى في الخوف للناس جمع. ولا أنا أنفسرها بالنفخات الثانية هذه عادة الأرواح. في جزء كل الناس يعني إلا ما إن شاء الله وهم المؤمنين. فليدار رجع قال وكلن أتواه ولا أتوا داخل كلن بايعتو الله داخلين يعني كل من كل المخلوقات البشر والجن والملائكه كلن بايعتو الى الله مذعين داخلين يعني صاغرين اذله يعني كل واحد يعني أج من قال الله وصاغر يعني أج مسلم أمر التسليم تام كل مرجiad ورسول داخلين يعني صاغرين اذله كل واحد ذال وكل واحد مريح إنها يشبهيه وكل آتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل بعض المفسرين بيفسرها كذا لأن السياق فيها قالها ها برجاء الجبال كلها بالطاير بالطاير ويتراها وكانها جامده وقاعدة من كبرها في الهواء ما بتدركنا بالطاير تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء هذا, ب... هذا تفسير وقالوا بعضهم ما هو يعني ما هو بعيد انها الان الآن الآن أنت بترى الآن يعني إنها من آيات الله إنها ذي بتحكم بالكوين وبيجيب الليل وبيجيب النهار وبسدى هنا قال بترى الجبال ما بترى الجبال بترى تقدمها ساكنة مع انها في حركة سريعة وهي تمر مرة السحاب ما بتشعر بها الآن في الدنيا يجي لحركة الأرض الآن كل شيء يتحرك على وجه الأرض مع حركة الأرض حيث دور يتحرك كل شيء على وجه الأرض فانت بترا الجبال وتقدمها ساكنة وقال لك بالجبال لأنها أكبر شيء وذي ما بتخيل مما هني يتحرك فما يجب يقولوا ما جالك ذاك ذاك الجبل هذه ما يمكن يتحرك قالها بتراها قال بتراها وتقول نها ساكنة لكن هي بتتمشي وقالوا مثل السحاب تمر مرة سحاب وانت ما بتدرك بتتدرك يعني إذا ناسب المراد ال� بيجي إن هي ذاها الآخرة مش ما يعلم نزحاب ويرجع نراه ساكنا وشل وش فيها أهم فائدة إن إنه يجي ساكن وقت خافه والله الله شاسس بعض ربك الطاير وووتعجب اما هذا في الدنيا يعني في عادي وهو قلنا ايضا هو له علاقة يعني إيش حدوث الليل والنهار؟ حين يقول حين يقول أدقنا صل الله عليه وصحبه يعني مثل ما ذكرت كان الله وترى الجبال تحسبها جامدة يعني السرقة في اللي بيحرف لك ذل الجبال كلها وتراها وتعتبر انها ساكنة والأرض كلها الأرض الآن بيحركها الله حركة مستمرة ولا بنحس نحس بشي إحنا جاء فين بني نحسن كل شيء ويحركها لأجي مثل حكمها بيجي يسبر يلال ونهار فهذا يعني صنع عجيب حتى إن إنسان ما يتضرر به ولا يتأثر به فهذا أيضا فيه آية للناس إنهم إيش إنهم يفهموا يضرب قدرة الله ويعرفوا قدرة الله نعمة الله. وترى الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. يعني تحركها هذا وهو صنع الله يقولوا يعني الصنع قالوا هو يعني فعل الله. يقول قالوا الصنع لا يطلق على فعل الله ذاك في الشيء من المهارة. مهارة إذا لا تقول صنعت كذا لا ذا فيه مهارة. والله فعلت أنت ولا عنه أنت بس. سنالله كلينا أمراض الآن. كلينا إن أمراض الآن لإنه قال إنك بتحرك سبحان ماذا آخره؟ ما أذا ترايحه وتقدر إنه ما بيتحرك. من الآخره كان أمراضه التهوية على الناس. يتروي الأشياء يعني فيها آه عبارة للناس الناس أنت تتحرك ولا؟ في هو بعيد عن الأمراض الآن ها؟ هذا عز عز الجبار ولا عز؟ إنه بريجاه قال قال كالكالحنة المنفوس. وترى الجبال تحتسب جامده الجامده يعني ما تتحرك وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ولا بما يفعلون من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ عيد قال من الذي يجيب الحسنه يعمل خير فاجر أفضل منه بكثير بكثير بكثير يعني بايث لك العمل بايث لك ثمره عجيبه لأنه وهذا من فضل الله وعطاءه لأنه ما خلقنا الله لا ينعم نعم إنعم علينا ما قبل أن الحكمة الله ما ينعم علينا الله إحنا نسوي شيء نستاهل فإذا أنا حاجة بسيطة نسويها أفعال وتكاليف بسيطة نقول لأنه إحنا نجي إحنا نجي لنا بهذا ونستاهلها وعادي يرفع مكانتنا ويرفع من شاننا فقال أي أذي من جاء بالحسنة فله خير منها بأي يجي منها بكثير وهم من فزع يومئذ امن وباي من فزع يوم القيامة هذا تثمنل كل المؤمنين يعني أهوال يوم القيامة ما هالناس خايفين المؤمنين الذي بيعملوا يعملوا بالح الحسنة يعني بيمثلوا ما جاء الله به فهذا لقال باجي خير من هذا كثير وبايهم آمنين من يوم القيامة الله من فزع يومئذ الله قد ذكر في ما سبق معه لا وما ينفعوا شو؟ يوم يأتون في خمستاشر، تقريباً. نذكر قالوا جاءوا قالوا, قالوا, قالوا عليهم بما ظلموا حتى إذا جاءهم حتى إذا جاءهم، إذا جاءوا قال أكل ذبتم بآياتي، ويوم يحشرون يحشرون كل أممهم، بسبر ما ما سبق. قال ومن جاء بالسيئاتي، إذا أنا ذي جب حسنهم في عمله جيت، قال بعجل خير خير خير. يعني مالحظو ما ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار ما بلا بارج مبحلا في جهنم الذي يجيب العمالة السيئة هل تجزون إلا ما كنتم تعملون نقولها ما بلا عكت عملك بس ما بلا بتجد على عمله ما احنا بزيدا على شيء يعني انه يستاهل كل قالوا هنا بالتعبير في التعبير ما قال من كان مهمنا؟ من كان موحدا؟ لا. لا من دخل في لا من دخل في الإيمان ولا من أسلم كذا ومن جاء ومن كان مشرّس قال ومن جاء بالسيئة عبر اللي احنا نفهم منه اي حتى من لو هو من المسلمين لو قد آمن بالأنبياء لو بصدق يعني قال أتى هذا يعني تنبيه للناس جمعه للمثل ان اي ذي جب السيئة الحسنة باجي لأجره وجمعه ويجي لأجر عظيم ومن جاء بالسيئة لو هو وجمعه لو قد آمن وصدق بالأنبياء وكل شيء وجاب السيئة ماذا ايه؟ ما بلا بري مو بعلاجه في أنتبه واحد هذا الآن ويبصير كيف حسن عمله وإيه عمله جو حسن كله وقال ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ما بلا بري مو في النار اعوذ بالله هذا في زمن إلا ما كنتم كنت متعمر وعيقولوا كذا ها ما بلا حاجة ليش جياك ما يدلا بحساب عملك ليش وانت من السبب من شرط ها من جاء ابن هو عف عف ما هو, شرق. لا هو عرف عرف. ما شرق. ما ما الذي الذي بيسبر بيسبر تجي في في الوزن في الخبر في لا في معنى الشر تجي عين معنى مل لا وصل أجر الفاء في الفا في خبر النبتاء إذا هو موصول في معنى الشر يعني إن أي واحد يفعله قال إنما أمرت قال إن هذا في إلا ما كنتم فاعلون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البردة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين قال قل لهم أنا ما أنله مأمور انا واحد مثلكم مامر ما مثلكم امرت انما امرت أنا عباد رب هذا ما هو عباد اللي درلتنا ما أمرني الله لا بعده هو ما قال اعبد هذا الافلام اعبد كل شيء ما بلا اعبده هو فقط يعني اذا معنى التوحيد <تصفيق> النبي بيقول لهم يعني يقول <تصفيق> <تصفيق> يبلغهم يبلغ ان مراد قال يبلغهم هذا الامر انه ما هو لا ايش يقول لهم إنما أمرت أنا عبد ربه هذه البلدة ما أنا عبد خلاد طبردك هذا هو تبلغ للناس يعني تبلغ النبي محمد لإيش للناس? يقول لهم إنما أمرت أنا عبد ربه هذه البلدة البلدة هذه مكة هذه يعني خلق هذا البلاد وحنين فيها قال الذي حرمها هذه لإنه جعل فيها نعم حرمها إيش حرم القتل فيها حرم القتال وحرم الصيد وحرم قط على اختيار فيها يعني جعلها مكانة مكانة كانت عند الناس يعني إنها كانت في نعمها المكة كان خارج مكة بيجيهم خائفين الذي قالوا في الناس من حولهم خوفوا جده وعلى نهبوا سارقوا وكل وفي وفيها مكة أمان نعمه المفروض انهم يرجعوا الى الله ويشكروا قال ها إذا انا ما أنا مأمر نعبد رب هذا البلده الذي حرمها يعني بيحب لهم بنعمة من النعم الذي حرمها هو كل شيء وكل شيء هو له ما هو مبلاثي البلدة كل الأشياء تابعه في كلها كل اشياء هي... له فماذي المفروض نحن احنا نعبده وحده فقط وامرته ان اكون من المسلمين انا مثلكم امرت ان اكون من المنقادين ما الحين كلنا منقادين لله ما أمر الله نف يعني نمتثل ما الله ان اكون من المسلمين المسلمين نفسهم من الله ومنقادين لله مثلكم ماشيين لي دار هنا جالكم تحت امري وان تبعي وانا بامر كلنا ما بلنا رسول اقول لكم اخبركم والله كلنا, كلنا مامورين وما مثلكم واحد من المسلمين وامرته ان اكون من المسلمين وانا اتلو القران وامرت اني اتلو القران عليكم اللي يجلفه فمن اهتدى فذي بده يهتدي ويعمل فإنما يهتدي لنفسه فالفائده له ومن ضل ما رضى ما ماردي يعمل ولا وماردي يهتدي وقد علمنا علمناها وثلاثة نقرأها القرآن ووضحنا له فقول إنما أنا من المنذرين ما يعني لا ما عليك إنك ت تجيب له قل أقول لك كذا قل إنما أنا من المنذرين ما لا أنا أنا محذر لك بس تجينا صحتك حذرك ذحين وأن أذرك لا تقع في أي شيء في عذاب شديد فقول لك كذا ليقول يوجد بلغة الحجة على وجود دليل والباقي ورجع بده يبدي وكماه يبدي اختيار اختيار وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عن ما تعمل ورجع احمد الله على وعلى والهداية وقل الحمد لله سيريكم آياته قال باي عرفكم أنتوا باي تدركوا آياته يعني الادله سيريكم آياته باي تروا آيات كثير يعني كانها حتى يعني طول طول الوقت كل ما جاء وراء واحد ايه دليل على قدرة الله وعلى عظمه الله هذه الآيات إذا في كل آيات يعني عجائب وأدلة تدل على على الله وأيضا ربما أحيانا على آيات بالنسبة للانتفاضة حين رجع ينصر الله المؤمنين المستضعفين ذيهم قليل على جنود هائلة وكبيرهم ذجيا بسلاحهم مدربة وينصر الله المؤمنين ذيهم أقل عليهم إذا سيريكم آيات سيريكم في تتروق كثير من الآيات فتعرفونها وتنتبهوا تدرّب. حتى قلنا لكم الى الان بايسبر ان يعمل ما حتى الآية ان الله بيريكم آية الى الان هذا بيظهر لهم آيات تدل على آية عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى انه هو الواحد الاحد وانه ديه مصرف في الكون الى الان العلماء خصوصا العلماء حقون الفيزياء اعماق الطبيعه بيكتشفوا اشياء مذهله بعضهم هم برجع ايش بيجد ألحد كان بعضهم قالوا كان بعالم مسيحي ويرجع بيقرأ في الفيزياء وفي ولا ما أحد يعني م أي وأنكر وجود الإله ويرجع يقعد يبحث في علوم الفلك وعلوم الفيزياء كذا لما ما رجع إلا حين والله رجع إلى الإله عرف بالإله وعرف يعني وجاب بلنه إنه على ما جاء في الإسلام ورجع في الأخير دخل في الإسلام والشادي دخل بحوثه ودراسته بس يعني بيلاحظوا في دراستهم أشياء عجيبة حتى يرجعوا في الأخير إلى الإيمان بالله هذا المشرك ألف كتاب كيف آمنت يشرح للناس كيف وصل إلى الإيمان بعضهم حتى في علماء رياضيات والعلماء كذا برجع يستروا ووصل إلى أي شيء إلى حتى الإيمان بالله ودخلوا في الإسلام قال إذا سيريهم يعني كانها بتتجدد الآيات كل مره يرى واحد آيات كلها تجعل الإنسان يعرف الله ويعرف يعرف أن هذا من عند الله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وانتبهوا انتبهوا أعمالكم كلها يعني مسجلة ومقيده وما هو خاف على ربه فانتبهوا وبشروا أي شديب خاريكم عند ربي الله ما هو خاف اعمالكم أعمالكم فإحذروا و... يعني يبسلوك باس سوى الآن حاولوا أن تصلحواها قبل ما دام عادكم في الفرصة والله في كل إنسان بيحتاج عاقب على كل شيء والله ما هو خافي على شيء إلى هنا ولا